الحمد لله صلى الله عليه وسلم الله واشكر بإذن الله هو إليش وعنك الله واشكر محمد هو كان بس يعني معلاش كان الكلام معي يفت من شيخ هو دين بس, بس الإخوة تشاهدون مع الشيخ وكدروا درو ويبقى إلينا ناخد مرحلة المرحلة دي تأهيدنا والي احنا نبدأ اسمع الشيخ المحارب عبد ان شاء الله انا اشتكم سمحانا انا اشتكم سمحانا اه علشان اه المشايخ المبيو اشتاحوا فيها قطب السلفة موقع من السابس والسابع والتاني فيها كتير من كلام المنطقة وكلام باسم المجاج العقلي وكلام من ديف داكتر ملوغر وديها منهما احنا احنا من اجاب ولكن احنا نلطينا على على فتبقى فيها اشهدين هي ممكن تطبع على مسائل اصول الفقه الاصلين انه هو علم اصول الفقه الاصلين فكتير من المعرفين بعد خلف بركزوا جابت في مسألة علم اصول الفقه بطريقة يعني ليه سهلة جابوا كل العلم نفسه مجرد من كلام الحوة الكرامية والضمطق والحداثين وحطوه بطريقة منضبطة وبقى ليه بروع عند وصول الفقه ماشي شو بتأكد من دي يعني وده مهم لينا كبرحلة يعني عشان ينبطنا بأساس العلم لبعن وصول الفقه برحلة التانية مهمة جداً ليه علشان يوسع المالكة الفقهية وفي نفس الوقت كمان علشان يلاحيلة كلمين تدار افتفن من قطب العلم بتاعت الحصول وبرحلة فبرحلة ايه عند وصول الفقه من قطب وصول الفقه بتاعت السابق فبقى انتا محدد بيديك ومحدد بيديك فلو احنا خلينا الشيخ يديكم الحاجة اولية دي ممكن الموضوع يطول جامد فحاجة اه يعني اولا الشيخ يقول للا ايه ايه اخوة وايحنا فالمعنى دي احنا الحمد لله بان شاء الله نكون ضبطنها بنسبة جديدة فايه فناخدها بسرعة مخلصة ونبقى نتعامل مع الكريدت اول بتاعت المدرسة احنا فعلا نخلصها في بعض المعين ونخلصنا منبجة اخوية فيها كل البعيد مش عارضة عصور الفتخة وفي نفس الوقت فترة سريع وبعليه بقى كده همتأهر ان احنا ما هياخد معاشي ايه ضبط ايه الكلام والضبط و... كده المنطق وفي نفس الوقت كتب السرف ازاي نفهمها بتعطيشون الفتخ وفي نفس الوقت ازاي نحن هدرك الابدين للعقود مفهم معا؟ ف... آه... نفس الوقت ايجاب الملكة كل الحاجات دي إن شاء الله يعني إحنا عايزين ناخدها من التضرف بحيث إن إحنا المجيش نقطة نقطة ونعد فيها ستين وإحنا كنا ممكن نختصر نعملها على مرحبتين أبو حالا إحنا نأخذ العلم نفس القرص ونكون فيه ملكة اللي بي حلقة بالفقه وبعدين نروح المركزين على كتب اللي هي السلف اللي هو مصوبين محمد السادس والسادع والثامد وعلى كده اني هنجز باع معيهم على مع ببط كلامهم وزي يفهموا ببط كلام ده ومحطة في نفس الوقت دي الملكة القصورية شوية نفهم معنا؟ ما فيه؟ طب يعني ان شاء الله هنعمل يعني زي يقول عكسين نصب الميديترس التوزيع المنهب يعني في نريد ندرك وفضل الديه سيسا ما عادوش اصراحة القرار كان يعني بساعة 3-ة لان انا محلص وان بقتا بساعة <تصفيق> جاي حتى يعني جد عشر جد علينا بس ان شاء الله الحتة الدولة دي انا اريد ان شاء كده وان شاء الله ان اتبخين فيك الحاجة التانية بالنسبة للاخوة في ان شاء الله الكتاب ده هي بازليا ده عدد وخدتوا يعني انت حاجات كتير وان شاء الله ده وعد يعني بس ممكن ايه في المقدمة نفس الاول هتبقى حاجات انتوا عشان المقدمات كلها ايه تبقى اعلى بس من اول ما يدخل في ال... في الواجب يعني اول ما يدخل في الواجب ان شاء الله هيبقى في جزء مز... يعني مهم جدا ان ما حدش بسبب ان احنا مثلا في المقدمه عن احنا عارفينها فايه يقول لي ده بقى كتاب كده لا مش بقى كده راح ماشي والحاجات دي اقدمه طبعا النقطه اذن تكلم فيها احنا هنركز فيه هنركز في علم وصول الفتخة في, في المرحلة تحينا دي على ضبط علم وصول فتخ نفسه اللي هي ايه يعني العلم نفسه مش هلق مشغولين بالمنطق مش هلق مشغولين بالنحية الكريمية مش هلق مشغولين بالردود العقليلة الأكتر ما احنا عايزين نتبط علم وصول الفتخ نفسه هل فهم بس كامل المسائل بتاع الوصول الفطخ الكاملة ان هي مدنى عليها الفطخ اللي انت لو مش عارفها انت مش, عارفة. مش هتعرى يعني همعنى في نستدالي الفطخ نفهم المعنى في نفس الوقت هنربط الموضوع اكتر بالعمل يعني كتاب مدى اسعى الفطهية ده من مميزاته اللي هو مركز على الفقين يعني الوصول اللي بتعيني للفقين فكل المواضيع بتاعته شبه هتحبكها في الفطخ اما كتب وصول الفطخ لأصول الفطخ بنفسها إيه؟, إيه؟ يعني ممكن تبقى حكك تلك جداً أنت تبقى طبق الفخة مش تبقى تطبيق معاصل مش تبقى قصدي مش تطبيق وقعي مش تبقى تطبيق واقعي في بقى لكن كده بدا ان لكن يكون كل مسائل اللى فيه انت هتلاقي لها تطبيق وقعي فى الفخة سواء قريباً ام حديثاً يعني, يعني قريباً ام بعيداً بس تبقى لها تطبيق الفخة ماشي؟ فالحنا عاكم نتركز ايه وهالمركز إن شاء الله في إيه في إزاي أصول في الجانب العام كتير سبب إن إحنا بنقطع على مرحلة عالية في أصول الفخر فبنتفط حكت إزاي أصول الفخر ت إيه نحتاجها في الجانب العام نحتاجها في حياة نحنا المعاصي في حياة نحنا فنحن عايشين ميتين عراضات نتعامل مع عراضات ازاي عراضات نحتاجها في الدعوة أصول الفخر جدا في الدعوة. لا شيء. في لو حد سألنا في المسائل وإحنا مش عارفين إن الشرعي ما سمعناش كلامنا وعلمنا فيه مثلاً. الأصول الفقه تطرق قواعد. توصل إلى بقات وتجيك تزق بقات وتجيك تزق بقات وتجيك تزق. بس نهلي ونشوف بس حتى يعني حتى لو ما عارف شيء بضبط ارتضى ضبط صحيح على رأسيه. حتى لو ما عارف شيء حكم تفسير في المسألة. ونكت هذا لا تدوس وعندما يقولوا خلي بالك أنا مش عارف عارفه بالإجابة إيه بس الطريق للوصول للإجابة واحدة أنت, واحد إنت تطبعها ماشي؟ كل دي إن شاء الله ناخدها في المرحلة دي مع إيه إجاب الملكة الأصولية المختصة بالملكة الفقرية الملكة الأصولية فيها نوعين نوع مختص بالملكة الفقرية اللي هو قوي عنك ملكة الفقرية ونوع مختص بالملكة العقلية المنطقية المعنى المختص بالمالك الطقيا هنحاول نركز عليه في المرحلات الجاية. المعنى المختص الله رأيي إن شاء الله صراحة هذي زي ما الحركة الثانية اللي من أهداف هذا الدرس اللي هو يخلينا قادرين على فهم المرحلات الجاية بقوة. يعني فين في كتب السلف الوصول بها قرن السادس والسابع ان يعني تعرف تستوعبها بسهولة جدا ما فيش عندك عوده بس طبعا لازم يبقى اللغة اللغه عشان كده احنا ماما هناخد الايه ان شاء الله اقصر مدى اللي ما خدتش في عمان في كتير كده بتشتكي مثلا ان هي بتتهبل الشخص صباحا حين ما قفلش بتربط الموضوع ده في حاجة معقوله حاجة المفروضه اللي هي المحاضره بتاعتي لو زادت الحاله دي مش تمام طيب احنا النهارده طيب دي صوره بتفصل طبعا عشان فسرينه دي اه اه بس انا قصدي يعني ايه آه. بالاحكام المنطقيه المقصود بيها يعني نشوف الفرق داخل مين ليها فايده ان ايه التطبيق مباشر على الصخر ودي اصل بتاعها صح ليها فايده ان هي بتكمل عقلا وتنمي المهارة وتخليك تركز في المواحي دي يعني من الاستجداجات في الفقه النهال العقلية يعني نهال شرقية العقلية دي مش مقصود بيها العكس الشرق لا المخصوط بيها استخدام العقل في الوصول للحقل الصراعي ماشي؟ ففي جزء من النهال العقلية ده ببقى عن انت تتضرب كتير على ان انت تنمي الملكة العقلية دي بتعطي الضبط والدقة وتعطي تركز في كل هاجة وهنا وتخرج يعني ايه بتتخرج دي وتحط دي هو قصد كذا ومش قصد كذا الموضوع ده بتوجد ازاي؟ ما شيئا ش... من حدة ضغط الكلام وهو خرر كذا وحط كذا وكان مفروض كذا وما قدش كذا وما قدش كذا دي ديها فوائل كبير عقلية بتوصلك ببنته منطقيا بتبقى خرر يا مصدي؟ دي هتبقى التركيز على فمالحق جاي اكتر هتلاقوا ان كل كلمه نقولها استاذ طبلي ليه الإمام قال كده قالش كده طب الصح ايه وممكن كده مثلا ايه بعضهم غلط بعض طب هو انا صح فيهم؟ انا صح فيهم الكلام ده الكلام ده احنا مش هنشغل نفسنا بيه في المرحلة هو مهم بس مش هنشغل نفسنا بيه دلوقتي عشان نفهم وصول الفتح اصلا ايه هو وصول من ايه بنقولها خير وفورمان ولكن مش معنى كده ان احنا مش هناخد اي ملكه تصريحيه او ملكه منطقيه هناخد الملكه اللي لها بالاستدلال ثم <معنى> اللي هي هتقدر من خلالها ندرك المعاني الظاهرة وال إيه والخفية بس مش خفاء جامد أما خفة خفية خفاء جامد عايز الملكة توسع شوية ليه بس الملكة بقى وطبيعي فهم طيب إحنا إن شاء الله قريبا قريبا في ال إيه دي هنيجلي شوية عشان متصور إنه عزاق عليه ومش عايز إيه إن إحنا الأخ اللي هو اللي لسه جديد يحاول يمشي معانا يمضي بك إن شاء الله يعني مش هميدأك هم بس هل أنت رأيت الدرس إيه أنا إن شاء الله مش مش هتاخد في ما هو فأنا همشي كده لو لديت همشي كده همشي لقيت الأسئلة كتيرة وبعض أخوة مش عفة تغنكس الشكوة العامة معاني مشهورة هقلل من موضوع شوية فإنتو بس لو عجب تكوش الطريقة النهاردة قلولي مشي على في حتى ما على طريقة مرضى إيه قولي مشي مشي بس إيه, ايه، طريقة المرضى في المقدمة هنجري لي عشان المقدمة شبه يعني الناس اللي عارف أصول حتبع عارفها مشي وفاسداتي إيه أنا فكرت إني أنا خليت بس إيه قلت إيه بأحد خمسة كتب قرأت مع بعض مشي فان شاء الله هنجري فيها لكننا بنقرأها مع بعض يعني لكننا قرّتها مشي ورا في شوي حاجات مهمة على التعليم يبقى التعليم بوصول أو حالة أول مؤلف احتمل بإيه بحيث بنشأ بصوت. بصوت الفقه فريود بصور الفقه كثير من العلوم الإسلامية لم يأخذ شكله النهائي الذي يميزه عن سائر العلوم الشبيعة إلا في آخر القرن الثاني أما في العهد النبوي وعهد الصحابة وأوائل عهد الدابعين فلم يقوم بصور الفقه علماً مستقلاً متنهيزاً عن غيره من العلوم الشبيعة ولكن قواعده العامة كانت موجودة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدلالة الشرعية هي موضوع هذا العلم الرئيس كانت معروفة، ولذلالة الكتاب والسنة والقياس كان حاصلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة الكتاب والسنة كانت معروفة من الصحابة رضوان الله عليهم لفهم معرفتهم بلغة العربي التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم مراء الفصاحة والبيان معرفوا الناس بمعاني اللغة من حقيقة ومجاز وإطلاق وثقيد وعموم وخصوص ومنطوق ومفهوم ولم يكونوا بحاجة إلى أن توضع لهم قواعد تبين طرق الدلالات وهم بالإضافة إلى ما سبق قد عرف النزول والظروف التي قيلت فيها الأحاديث الطويلة وشهد الحوادث التي فيها التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضايا حسن فيها سنة فأغناهم ذلك عن كثير من محتاج إليه المتأخرون وكان يجمع لنا إلى ذلك سلامة لية وحسن القصد في طلب الحق من غير هوى ولا عصى فالمطلوب مني دي واحد هيقول لأي شوف هم نبتلي عند بعض السلافين أو عند الناس الصفحين في الأول طب قال إيه كتب بصول الفرق دي طب هو يعني الصحابة ده بصول ده الفرق ده و هلا بصول طب انتوا ليك تبتلك بصول ماشي ماجي أو إيه كلام مش في دي بس في بصول في المصطلح المصطاح وفي اليوبة وفي فطبعا معروف ده الرد اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عهد العهد التابعين الصحابة كانوش مهتمين للتدوين ولكن كان عندهم عمي إيه أصول فخ النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تعاملات أفعال وأقوال وقِه الصحابة وعلمهم عن أصول فخ والملكة الفخ الأصولية نفسها تولد في الصحابة وهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول مثلا علم أصول فخ الأول مثلا أنت لما النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحاديث قومية مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته أنا أبي حجة يعني مات ولم يحج عليه أحج عليه يعني معنى الحديث فقالت ايه, إيه؟ وكان لأبيك ايه دايم عنه فأدفه لي نعم فقال فدايم الله الحق برخة فدا طريقة الاستبدال نبي صلى الله عليه ما طريقة الاستبدال هيا طريقة ايه القياس ناشي فالنبي صلى الله عليه كثير في تعاملات وأفعال وأطوال كان بيوضح للصحابه طرق الاستناده قواعد الاستناده ماشي فكان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جه يتوضا كل صلاه وياتي في يوم من الايام ايه ويحرص ان يخلي اليوم كله ايه في صلاه بالوضوء ده ماشي في عمر مركز فأقول ايه فأقول انه مثلا انت فعلت حالة مقولتش عمتان لكده فأقول عملا فعلتوه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيها بيوضح معنى معنى ماشي؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهم الصحابة يتكلمون ويتكلماتهم بالصحابة أحيانا يعني يتكلمون يخرج منهم الكلام ويخرون او ما يخرونش فيهم ملكة الاسداء فلو انت بصيت في استقراء السنه القولية لا مثلا كان بيكو نبي الاستقراء فاستقراء السنه الفعليه تتعلق اصول الفقه اللي وضع عليه ان انت عايز تحط الفرائد اللي بيها تقدر تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اصغر سنه واصغر خط بالحاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كذا عشان تحط قاعده معينه الفرائد معين دي توصل في الاخر اللي دي في, في, في, في الايه او الحديث توصل هو الحكم ايه تعصوني فيك عبارة عن جمع كل قارعة اللي ابتهت احتاجها علشان ايه؟ علشان في الاخر طبقوا لحكم الشرعي توصل لحكم الشرعي لقاعتكم داكنا عند الصحابة بموجودهم مع النبي صوصان طبيعي ومعانا معانا فانتا بسا بتقول الامر لاخد الوجود ما لم تصرفه خليمه القرأة كذا كذا كذا كذا كذا انت بل تتتعامل مع الشيخ ماشد فالشيخ مينتا تتسأله فانت بقول لك بس همي. اه بس يهني اعمل انت شايفه واخد بالك منه وقعا فشيك اصدو الكلام ده كرشاد مش اصدو الوجوب انت شايفه واخد بالك اصدو مش اصدو الوجوب لكن لو اتنقلت الكلمة دي اللي بعد كده ماشي؟ عشان بقى يفهمه الوجوب يا رب بقى يفكر ويعمل بتاع انت شايف الدنيا كلها اخوه معنك عارف زي ايه مهينة عن اتباع الجناز دي ولم يعزم علينا شوف الصحابيه رخي خزاك مهينة ولم يعزم علينا يبقى ايه النهي القرار مع فهمين الملك وهكذا، ماشي؟ فهما خذوا الملك الأصولية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بين الرسول فقه معتمد على الملك، فالملك خذنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت معتمد على, إيه؟ على اللغة، وما أصلاً كما أهل اللغة، ماشي؟ معتمد على استقراء حلا النبي صلى الله عليه وسلم على طول، وهما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقرين حاله على طول. فالرسول الفقه نفسها كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم. وكانت محتاجين اللي ناقلفوا فيها. ليه؟ عشان واقف المنسقين محدات اهم ولذلك نحن نسوي التأليف. فأعد مسؤولين محدات كثيرة مهمة للجهاد والنصر الدعاء وكذا وكذا وكذا. لما بدأنا استخرت التلاتة كوتور التأليف. فالتلاتة كوتور التأليف تطلب يألفون محدات مهمة اللي الناس محتاجين. وبعدين والهم ووو ويتلب حاجة الاحتياج فالتأليف ما على الاحتياج فأول ما احتجنا أصول ثقافة رحم هذه ولكن في الفترة الأخيرة التالتة كان كل العلماء يعني الصحارة والتابعين وانا ما زل نمشي مش هفل تدهيك نكتب وكانش في حاجة الموضوع ما راقم ورحك ورماء عفيف مش محتاجين نفهم معنى؟ طيب طيب فأيقل ايه؟ بحكم المعرفتين بالغوة العرب التي نزل بها القرى ونتكلم لدرسوا فهم مرائفة صحابة البنية وعرفت الناس بمعاني اللغة وحفظها مجازي حفظها مجازي عن الصحابة وعن الصحابة عفنين؟ مش شيء انت بقى بع عندك بعض فصول فرخص ما بلاحظها تحفظها المجاز عشان تقدر توزع العلم اللي كان عند الصحابة والقادة عشان المعرة. واتلاقا رقيد. دي من الحدث اللي كانت عند العرب. اللي هو المطلق والمقيد وما المحد. أنت يفضل أنت المقيد والمقيد بخصوص يعني مقيد المطلق وهكذا. الحقيقة كانت موجودة طبيعي جدا عند العرب. دي بقى بقى مش دي ما بلاحظ براوية علماء فصول حطوها فصول فرخص مخصوصين عشان أهميتها الكبرى في الستيرات والستيرات والقرآن وعموم وخصوص نفسي لها كانوا في الكل يوم حصورة ريضة عند اي عرب فهمها وما يكونوا بحاجة الى منطول عليهم طب يجيه احنا ولا مش عايفين المباحث دي هرفت الزيبه في جول المصرونة يكينا مسألة فيها منطوق ومطروري انا عرفة زيبنا مش عارفين الكلام ده فهم فلازل تبقى عاطفة كويسة شبتعرفة تدرك الحق مفقون معنا يبقى ايه وهم بالاضافه الى ما سبق العوامل اسباب النزول والظروف التي قيلت فيها الاحاديث الايه القوليه دي نقطه مهمه شواهد الاحوال والحوادث نقطه مهمه ان ما ينفعش تعاند الملكه العربيه اللغه وانت مش ملم بالحدث نفسه ولذلك دايما السلف العاشر القضية القضيه بيبقى اقوى من الخلف ليه في حته روح عاشر عاشر شاف هو هو من نظرته ومن وضوءه وصلاه اختصر عنده علم بتاع كتاب خمسين صفح. صفحة. شاف الموضوع صادق النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتيرة فهم وتوصل. الخاص اختصر الموضوع ده في أعدة أو أعدتين أو فترة فما؟ فهذه مسألة مهمة برضو ننبه عليها. المسألة اللي ننبه عليها وهو إذا عشان ربنا عز وجل يوفقك انت توصل للحكم الصحيح. وكانوا يجمعون إلى ذلك سلامة الدنيا وحسن القصد. طالب الحق من غير هوى فلا تعص. فده نقطة مهمة جداً عشان في الاخر في انت هدف الوصول في اخي ليه انت دوصاً من ليه؟ من حكم الصحيمة فلو فيها ولا عبت عسو بل انت دوصلك عنه الصحيم انت طيب وبعدين بها دخل في مسألة ايه في عحل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة والديمان عنهم يوزعون الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم من الحوالث فإن كان الحكم قد هو وحل إليه قد هو وحل إليه به أحدهم وأرشدهم سواء فكان الوحي مكلوباً أم غير مكلوب وإلا ينزل عليه في ذلك وحي مصيره النظر فيما هو وحي إليه فين ظهر له حكم المسألة أخبرهم به وإلا منتظر الوحي الذي ليلبث أن يأتيه عن قرب بحكم ما مشكل عليه وذي مسألة سبحان الله مهمة إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شفوه بيكتاه وذي من حكم ربما عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مش كل حاجة يوحى له شرب لكم يعني دائما في المسلمين يعني مش كل حرام حلال، في أوقات كان محال، وفي أوقات كان يجتهد، والقرآن إيه إن كان صائبا خلاص بيطلبه وإن كان غطانيه بيوجهه، فالرسول صل لما كان يجتهد الصحابة معه معه هو بيجتهد، فبيشوفوا طريقته في الإجتهاد ماشية زائد. والمعنى فهو على طول كل ما تيجي مثلا الامر يفيد المرة ولا تكرار كل مرة الاصل في الامر عنده فهو لا, لا مرة واحدة عارف تكرار عشان قارينه راح نبينه قارين الأمر يفيد وجوده فدايما ايه نبي مثلا يروح أي, أي كلام لا لازم بيلاقوها بها طريقة معينة كل اللي لازم نبي إياه نسوي معنا وفي مرة واحدة يقول لا عشان كذا يبدأ يستحيه مرة ثانية عشان كذا مرة ثالثة عشان كذا تعموم وال إيه خصوصي إذا في مسألة عامة بعد مرة واحدة نبي صار مخصصه وبين تخصص مرة تاني بنفع عرف الأخر الخاص يخص العام وهكذا فنمسام كان يشتهر كثيرا ودي من حكمة التشريع إنهم يسمعوا يشتهر عشان الصحابة علموا يشتهر بقول معنا وبعدين يشتهر أح يعني كثيراً ويصيب نسيب وقليلاً يخطب عشان برضو الصحابة علموا معاني مع موضوع ده فدي من حكمة التشريع كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل مساء الله خلصه ولكن الشميع مارنة هيجي بعد كده هنحتاج لإيه؟ هنحتاج الاجتهاد في كل حالة في المساء الحادثة مش حاس ما يجيب لك التفصيب إليه القرآن ده والسنة كما هيبقوا من قد يعني الكتب و قد الجامع ده أقول لكم مش هنخبزه عشان الاجتهاد ده مبدأ على المسائل على الأحداث والمسائل لا تنحصن فقد انت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بغاية دلوقتي المسائل ده تنحصن. لا تنحصن مفهوم في ف يعني كلام ده شبه دوامات منتشر للساعة. نشوف هو طبعاً فعلناه في بداية هذا المسألة. طيب وإذا سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدق بالحمر الأهلية، فقال ما انزل على على عليا علي فيها شيء. يعني إيه؟ إلا هذيب آله الفاضة الجماعة ثمانية نعم إن سقى لضربة خيرانية ومن نعم إن سقى لضربة شرانية. منطبق على. نشوف إذا هو هنا ايه؟ استدل بإيه؟ ده مو بدقال على مسألة ايه؟ جوز ايه؟ وعلم الصحابة قلت هذي مش ازاي؟ فالحاجة اللي هو ما عندوش في الهدى ليه بيشوف الدليل الهدى ليه العام ويه؟ ويبشى عليه مش لازم يبقى عنده حاجة في الدليل الخاص يعني زي بعض الاخو يقول لك لازم يعني يبقى مو بيدع عندي بيدع ليه يقول لك عشان هو ما فيش الكلام في دي في حاجات أوضح بضع كلمات في حاجات لا هو إيه تستطيع أن تفعل ذلك عن ولا يسامحني يومك فهموا معنا؟ فالقصد من يعامل مثقل ذرات الخلايا فترى من هيناش عن الصدق قبل خبر الأهلية الأصل يمشي حرف فهموا معنا؟ فهذا السدالي من الرسول صلى الله عليه وسلم بعموم الكتاب على مسألة الجزئية وميسله إمتاره على بن كعب وذاع عنه تأخره عن إجابة ندائه لشتلال بالصلب يا سيدنا الربيب بكعمل كان بيه؟ بيصلي فنبي صلى الله عليه وسلم إيه إلدان فنش... فأكمل الصلاة ما هو يصلي وإيه فالنبي صلى الله عليه قال الله إيه يا ربينا نستجيه وإلا الله الرسول إذا دعاكم بأخير فالنبي صلى الله عليه ثم تبين الصحابة طريقه في الاشتهاد ومثل هذي مقصر ما حصل لآبي سعيد بن بنديلين معالي بخبش المخدرين والنسب هباته فيما يرد فيه مص بخصوصي ولا بعمومي اجتهاده في أغضي الفلاي من أسرابك ويأخذ الصلح مع أهل مكتك عامة الفلايبية فسأتي لهذا مزيد بيان في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى طعب يا عجلاتي فأسرابك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هو ينفع يموني ينفع يمتي. وينفع يجدي وينفع يجدي وينفع يجدي فهو نظر إلى الأصلح فعال اصلا وبعد كده ربنا عز وجل اختار برضه ليه بان فيه أصلح منه ماشي فمن القصة دي فهمنا مدارك الاجتهاد قوية يعني بقى بعرف فهمه في الاجتهاد اللي الانسان نظره مش ازاي وعليه ربنا ماختار وهكذا كل دي منها بتفهم طرق الاستدلال في وطرف من الضروره ان احنا نعرفها تقدر تستنبط استنتاج صحيح في ما لقيت فيه نص صريح الصحابة أخذوا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمون الصحابة شافوه، والتبعين وز... شافوه، التبعين علمون، تبعين شافوا. جبَى سيد المام الشافعي لَأَنَّ الْمُضَوْعَ عَلَيْكَ كَتَبَ فَأَلِفَ فُوْمَانَ نفس الكلام عقد الصلح مع أهل مكة على حذبي، فده كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في رأي في حاجات كثيرة في الصوحة. وشواعن الصحابة رضوان الله عليهم بعد رفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مش في فهم النصوص من الكتاب والسنه واسالوا بعضهم بعضاً فيما خفي عليه ويقيسون المسائل بما يشبهها ولم يكونوا بحاجة الى وضع قواعد علم طب مع حضور تلك القواعد الاذان المشتهدين منهم وكذلك كان حال عاد جمال التابعين مع ظهور التفاضل بينهم في العلم والفتاوى دي بقى لو انت دي بقى من مميزات كتاب تاريخ التشريع كتاب تاريخ التشريع والكتب اللي هنتكلم في تاريخ الفقه كمان ده مش ايه مش مش مش حاصر كل المسائل لو انت بقى بصد بقى في الكتب اللي حاصره بقى مسائل اجتهاد الصحارة والمسائل المحدثة اللي حدثت في عصر الصحارة قررينه دي بغيرة تتلاقي مسلا في عصر سيدنا ابو اخر مسلا حصلت اربعين مسألة مشهورة مكانش فيها نصر واجتهد فيها ماشي؟ او فيها نصوص في ظاهرها تعارض فاختنف فيها الصحارة سنة فيه. وعن تجي في سيدنا عمر تلاقي المسائل المسائل ترسلوا عن الأمة الإسلامية كترة وعنده بقى التاريخ يعني تلاقي ممكن بقى توصل ل 300 مسألة كلها اشتهات مفيش مسألة منها مبنية على نص صريح واضح كده مفيش الكلام ده اللي بعض الإخوة ستفينه يعني ايه هو عايز لدينا نص صريح واضح يعني عم في ايه المسألة مبنية على المسائل هو الشريعة مرنة الشريعة حطت قواعد عشان تعرف تعاني تفهم معانا؟ تيجي بقص بقى وهكذا. تيجي بقى, بقى في عصر الدولة العثمانية بقى وسط التاريخ ده مثلاً الخصب خلاص داخل بقى في مع مع خلاص الدنيا جات وعصرنا عم بسيط بقى الدنيا خلاص هي تمارس عشان انت خلاص بقى ايه الفرس وكتب الفلسفة والمناطق ولكن هنا بتمشي بقواعد بقى قاعدة عصرية اللي أنت بقى آه تعرف تحمى كويس وضبط كويس وعندك الملكة أطلع على طريق دوسان السفلي. ليش؟ وفي أواخر عهد التابعين بدأت في الفقير وتطهروا قدر أكبر من التنايز والاختلاف وبرز في العراق من السومي أخيراً من مدرسة أهل الرأي في المدينة من عائفة من مدرسة أهل حديث وكانتهم بفتوى يترددون من العلماء هذا الاتجاه أولاك وربما سأل بعضهم في المنازلة أكثر من من غير أن يمكن هؤلاء ذلك على عمل الناس سؤال لهم لمن يتطولون بهم وكان في كل بلد من الحوادث الإسلام علماء يرجع يرجع يرجع لديهم الناس في الفتيات والقضاء ولهؤلاء العلماء من أثروا منهجهم وآثرهم وربما انتقال العلماء فتراضلون أن كل منهم بكل منهم بحجته فإما أن يرجع أحدهم إلى قول صاحبه أو يرضى على رأيه لقناعته بصحته لهما في الخلاف ربما انتقد الطغاة وفخر كل منهم بأستاذه ومعلميه ماشي طيب بالوقت ابل ما ندخل في الموطة اللي جاية هو بيقول ايه في فاخر عهد التابعين بدأت بتنز بقى تاريخية ترسيحة طعامة دي بدأت ندارس الفقية تظهر قدرا اكبر من الكناز والاختلاف فابتدى مدرسة الاصل فيها يعني ايه هما هما قصرت ايه ايه ايه الاصل فيها هو الظروف خليتهم كده ماشي اللي هي مدرسة على الرأي بس الأول اللي مش عامل بس أهل الحديث فلسة أهل الحديث دي أبار عنه عن عم علماء المدينة اللي هو ما فقال السرعة اللي كانتوا التبعين ماشي، علماء. علماء أهل المدينة كانوا، ما. كان إيه، التابعين يعني عاصروا كثير من الصحافة وانتشرت الأحاديث في عصرهم في وقتهم. فكانوا معاوين كتبية كبيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأصل فيها هي شبهها القرآن فلما بيكون معاك أحديث كثيرة جدا للمسألة دي عن الاجتهاد في الحياة اللي فيها نصوص صح يا رقا؟ ماشي؟ فالانتشار فل... ال... علم الحديث عند هؤلاء العلماء سموا بأهل الحديث وقالوا إيه؟ يعني في هده بس وضحقوا بس كلمة على أهل العراق كان في الخوارج ومكان في ومكان في ماشي؟ ويبتشر أهل البداع ويبتدى الكاثر بإيلاح الصاد والوضع إيه وصاد ومش عادثيه فهزباً عن مدرسة العراقلية مدرسة محنيفة يعني هزباً عن مكلام محنيفة مش هو بيبعي عن الحديث بسعى عشان هو يعني عزي براء الحديث لا ودلوقتي القرآن عنده محكم وواضح وصريح ومية في المية صحنا متويلة واتفوش اختران وعنده كتير جداً من إيه من الوضع الكذا والكذا والكذا في في الحديث وكذا وكذا فكان غصب عنه مش قادر يحمل الحديث إلى ما يطمئن الحديث صحيح وهو دلوقتي في العراق بتحصل مسائل محدثة كتيرة فلازم يتعامل مش هينفع إيه يستنى لما إيه يعني لازم يتعامل فبيتعامل من خلال القرآن ومن خلال أحاديث ما متأكد إنها صحيح في ظنه ومن خلال قواعد الوصولي وقواعد الاستدلال اللي هو تعلمها من علماء اللي تعلموها من الصحابة خصوصاً عبدالله المسعو وعلي بن أبي طالب فاا فبدأ نسائ كثيرة في عسو مبنية على على الاشتياط فهم دي نقطة النقطة الثانية النقطة الثانية اللي في عصره كان فيه حضارة جديدة اللي هي حضارة الفرس الحضارة دين فتحت بنسبة على, على المسلمين في, الب... في المكان بتاع دا في العراق ماشي؟ فبقت حاجات محدثة عما تتحرك تتحرق كتير فبقى مهم جدا اللي هو ايه؟ اللي هو هيشتهد من مسائل محدثة لو تأتي المسائل التي حصلت في المدينة فالو برضو عن المدينة هشتهدون فهون ولكن هي حدثت بقصرا في الوقت ذا في عهد الرحمان فهون ف ف فكان الإجتهاد كتير في في عنده في المدرسة السبب اللي أطدنده فهون معنا أهل المدينة أهل ما خش عندهم مشتهد فعنده مشتهد مش بس قليل لي عشان هم كانوا في في المدينة فكانت المسائل يعني والحضارات الربية والكلام ده مش موجودة فمفيش الاشكالية بتاعت دي مش موجودة. الحاجة التانية اللي ايه الاحديث كانت كتير. فما جلوش محتاجين للاشتهاد بنفس الكم اللي محتاجه ايه? فهنا العرب. ماشي. فالصواب اللي المدرستين نفسهم مصيبين. ده بظروفه وده بظروفه الاصل اللي انت بتحاول طول ما فيه نص يبقى ده الحديث على الاشتهاد. لاش هك. مش شيخ انا مش خلاف ايه في, في الكلام دي. اجمع الفقهاء على ان ما يستباني له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعها بايه لأي حد افهول معنى ولكن دلوقتي مسألة ما فيش نص صريح فيها او في ظاهر نصين متعارضين عند الفطين لازم يجتهد يجتهد اجتهد ازاي من خلال قراءة للصحابة علموهن الله بالسلم وعلموهن التبيعين وعلموهن التبيعين وده العمل عمل وايه ابو حنيفة اللي هي مدرسة الوان والرأي مش معناها اللي هو يعني هي العقل وده بشها لا معناها الاجتهاد فرصدوهم بالرأي هنا الاجتهاد فوالمعنى لها قوائع الاجتهاد فوالمعنى طيب حصل في بعض الأسنادي بعض التعص قال اللي يمكن على ذا وده بنكر على ذا ماشي؟ ولكن بعد المناقشات والمناقشات تعبوا بحريفة الفلس كتير اللي بتنكر عليه اللي بيجيب حاجات المخافة للاحدثت هو إذا كنت بقى قرأت مناظرات ومسلا تليق مناظرة مع قطابة المسلم فقال لهم تذكرون علي كذا وانا لا أخالف الحديث مهما يعني مع الكلمة لا أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا قول الصحاب يعني حتى نجي السنة الصحابة كذلك واخنفوكش ولكن أنا بدي مناظر وفحفل آجر قطابة المسلم ايه مش عزق ومش قطابة المسلم دس أنا بدي يعني مش, مش, مش فتر اسم العالم الإمام التابعي يعني أو التابع التابعي قاله لقد أصرت وأنت يعني مع يعني فعلت الصدق هي ظروف اتطولتهم يعمل كده ومن رحمة ربنا عز وجل اللي يوجد المدرستين علشان بعد كده العصر اللي بعدينه يجي يوم الشخي بقى خدنا المدرسة الحديث وخدنا المدرسة اللي. يجي يوم بحريفة في العراق الحديث وصده خلاص وورده خدنا وهكذا يعني انت عندك قوة الحديث وعنده في نفس الوقت قوة مشنه مفهوم <تصفيق> معا؟ وانت محتاج للجميع عشان المطابل ببقى مقاصد حاجات مهمة ماشي يعني انا حد شدائق في حد مطالب على اي حاجة اواجد الطريق امام اي حاجة وانا الكلام كماش بويس الواضح ده في الفتاة ونفسها انه دي كنورة وخيرة في نفسها بحصة يعني في العراق الفي بتاع عن اللي كان كان وضع المستخرج الفتاوى اللي كانت في الوقت ده دي طبعا مرحلة متخصصه عن شوية بعد ما توصل مرحلة بتعمل ابحاث في الحاجات دي اللي هي بقى بحث الماجستير اللي بيعملوها الناس دلوقتي في الايه في الحاجات دي فاه أنا انت بسط لي كده هتلاقي بس خلي بقى يعني يعني مثل النفط يعني الإمام في المدينة الإمام أنا عاطرته لش نفط درس فلو يعني درس درس قواعد موسوعية ما هو على الصحراء عالم الصحراء فلاقيت في المسألة اللي في عرقتي ما ممكن يكتبينها برضو بالمنتدى هاشته بس أنا عايز أقول إيه اللي فيه يعني نوع المسائل في جزء منها أهل المدينة يعني إيه لو كانت وصلت لهم كانوا أهل المدينة هو أصعب أهل العراق ليه عشان مع الحديثة مش وهو لو صح مش هتخالف الحديث برضه الحديث ده مفصل بقرآن هو لو مشتهد صح أو يعني بابطها صح مش هتخالف الحديث إلا في الحالات الاستثنائية وديه مش كتيره ولذلك مذهب الأواب حنيفة ما خالبش الحديث في حالة كتيرة سيبك من الجتائر مثال ده قليل جدا بالنسبة للكثير اللي هو ما خالبش بالحديث ومو يعني وهو ممكن الواحد ما حيث من يستدارهم ثمانه عمي فتاويه حاجات كده وديت تتعلم بالاستقراء يعني تستقري فتاويه بقى والقطب الحنفيه تعرف الموضوع اللي فيه حاجات كتير هو الكتاب من القران وفيه احاديث وموضوع يعني هو جامع الحديث وده من من عظمته في الفقه وقوته في من ضبطه للقواعد اللي هي أصلاً متعلمه من الصحابة في الاخر يعني على جابو خدوها من سيدنا ابو هريره صلوات الله عليه وسلم ثمانه قلت كده يا احمد يقول إيه وكان طلاب الفتاوى والترددون من علماء إهانة الاتجاه أو ذاك وربما سأل بعضهم في النازلة أكثر من عالم الضيب أن ينكر هؤلاء أو أولئك على عمال من الناس سؤال لهم لمن يتقون بي في الفترة الأراضي شيئا قال خلال شبه المنزال عادي وهمل نرى رأيه, رأيه, رأيه, رأيه ودي رأيه ودي رأيه وبعدين يبقى إيه وكان في كل بلد من حوالة الإسلام علماء يرجع عليهم الناس في الفتحة والخورة وإلى علماء علامات الله تأثروا منهجهم واختفوا أثرهم وربما انتقل العلميات فتناظروا وأدل كل منهم بحجته فإما أن يرجع أحدهم إلى قول صاحب فننبيع إيه؟ فطبيعي جداً وواحد أقنع على أحد هما ناس متتهدة ومتجردة ويريدون إيه؟ الوصول للحرم واحد أقنع واحد بيقول لأنا رجعت الكلام زي الـ زي أربعين عوية مستبت إيه؟ المسحة النراهوية وإيه والشافة يعني أنا شافة أقنع على المسحة النراهوية في المستبت لامتفقين فبيبقى على رايه لقناعاته بصحته لحما في خلال ودي مسألة كان اتسرع كده ودي مسألة احنا ايه مهم فيها ان احنا نتفق عليها ان احنا مش مسألة ان احنا لازم ابقى انا صح خلاص لا انا ممكن اه هو في الاخر يقول لي رأي الرقم والدليل وانا اخذ راي تاني مخالف مش هحب بحب النهايه كلام بحب المنظرة ولا انا هانتبع اي ولا مش عايز اغير عن فاتوره القديمه لا ليه قال لي ايه لان انا فعلا مقتنع اه عشان مقتنع أقلع فيه مش كده ماشي ودي حصلت في ايه؟ فقال بني قرائزة حديث بني قرائزة و اصطح كل واحد يتكلم مع التاني فالواحد قال لا كسب واحد قال كسب فالاخد كل واحد عمل بعليه قول رسولانة بيمكن على احد ماشي؟ فالرواية ما الطلاب فتفخر كل من هم لأستاذ يمعين وفي هذه الأثباب الأول ما كنتوا تعصر كله ماذا التعصب برأي الشيخ و الإعجاب به على منصف عند كله عند بعض الناس ماشي؟ بعض الطلاب و لم تكن هناك قواعد يرجع إليها لواضن الآراء المعذرة الراجح منها والمرجع. طبعاً جاي قاعدة موجودة عند العلماء لكن طلاب العلم عشان كده عند بعض الطلاب. نشوف بكتاب قاعدة بقى الكتاب والصناب وفي هذا الوقت القصر وقت يعني عادي كمان دي أبو نقطة من أسباب التأليف. هون جاءت الحاجة في الأزاب بالضبط ودي مسألة ايه؟ مع يقول في العلّ مشان حاجة زي بالظبط زي قرآن جانا قرآن لما جاءت الحاجة جمع قرآن حاط مصاري لما جاءت الحاجة. المسألة بدهي يقعد مفهوم معنا فلم جات الحاجة المصطلح عمله إلى لم جات الحاجة وصول الفقه الكتب انتهى لم جات الحاجة مفهوم معنا فأول إشكالية حصل إيه اللي بقى كتير يعني الطلاب محتاجين قرائة اللي يعرفوا ركحوه فيها النقطة الثانية خسر اختلاط العاجل بالعرب وضعه في العربي ودخل الوضع في الحديث منظر من ال القاضي يعني هذا مسألة اختلاط اللي عاجل بالعراص وضعه في السنون العرفي لذلك كونش يباع علوم اللغة المحكم وكذا وكذا وكذا وبرضو ابتدى بصوليين يحطوا المباحث باحث اللغوية المهمة اللي محتاجينها للاستقلال في القرآن الصلاة. ماشي ما المباحث الاصوليين دي تلات حاجات. يعني بصول تلات حاجات. يا اما حاجات شرعية. الرسول سلام نفسه علمنا الاجتهاد منها ومنها خذنا القوارج تبصول الفرخ دي. يا اما حاجات لغوية. كانت بندفل الصحابة بدهية. بعدها مبدش بدهية فلا تتعرف. عشان في الاخر بطلع رفتك من فرانو السنة عشان فرانو السنة قران جاء بلسان عوريه مبي يعني حاجات عقلية الحاجات العقلية ديت فضل ماذا؟ الحاجات العقلية ديت الصحارة عرفوا قواعدها من النبي صلى الله عليه وسلم من حاجات عقلية مدهية ومنها حاجات عقلية اللي بيستنى من ده زي مسألة القياس في مسألة دي قالينك حجر اللي هو الحجر يعني ما حجرش فضل أخوكم بس بيسأل لي هل انت الثلاث قلت من اليمان يا مي ان من المحتمى لكي يكون ضط الاسول أقل مغارب بس مش منسألة من على الاحديث يعني ايه على بعض الاحديث لا الاسول يبدأ على استقراءات يعني ايه يعني قرعت انت بتستقرأها من سنين حدثة من ثمين حدثة من دسين حدثة من مين حدثة من من الآيات كلها مفرز لنا مش يعني ميزة الوصول عن غيرها الوصول مش مسألة البنيل لا بمسألة ان انت بتحوك شاهد بقى تستخلق قرانيا من اول الاخر طريقته في العام الخاص دي فتتخرج منها بحالة فبعدين بتستقر ايه اللغة طريقة اللغة في العمل الخاص بيه. يعني اللي هم العرب يعني فتعرف العام والخاص ازاي؟ وبتشوف النهر عقلي في التعام معهم خص زي ما فيك أصول معظمهم من على التلات حاجات يعني معظم الحاجات الأصولية هي شرعية استقراء طبعاً السنن واللغوية وعقل وساحة الشرعية فيها أكتر ساعات اللغوية فيها أكتر فالاصل في, في الاصول في أصولها خوارج والخوارج دي بمية مش على مسألة مسألتين ولا عنص ولا عنزين مسألة على هي على كل فرع يدخلنا ونأخذ والحديث كله يدخلنا ونأخذ ونقول بعدن تطلع مقاعدة معينة قاعدة معنا دي بتقول كذا كذا كذا في الاغلب لا في الاغلب في الاغلب يعني مش هيبقى كده يعني مفهوم معنا؟ فهيوجد خلافات كثيرة بين قاعدة رسول الله إيمان وحنيفة وغير مئمة؟ في خلافات يعني ايه؟ إيمان وحنيفة مش كثيرة بصة دمعة فيه اشترية للأسف والمناس فاكرة الخلاف أكثر من المتفق عليه لا؟ خالص الحاجات اللي متفق عليها بين الهم كثيرة جدا احنا معده سته الحاجات اللي عليها من الهمه كلهم بالامه حتى بما فيها اهل البدع كتيره ماشي الحاجات المتفق عليها بالاهل السنه يا من كتير ماشي والحاجات اللي ايه اللي الخلاف فيها المفروض يعني ايه يعني يعني إيه مع يعني إيه اللي مع من الحاجات المتفق برضو يعني قصدي ايه الحاجات اللي عليها والحاجات اللي احنا محتاجينها للعمل بالدين أو يمشي طريق الدين، أنت الحاجات اللي موجودة أنت ممكن تمشي الدين عندي أنا صار الصلاة والصوم تعرف الصوم دي في مشكلة يعني مش عارفة في حد مش عارف زوم بسبب الفترة الموجودة، ولا أنت ممكن تمشي على غيرها على كل المدن اللي بتعرف صوم تعرف تصل على كل المدن اللي بتعرف صوم وما تعرفش تذكر تعرف عارف انا بعرف طب الصاله دي الصاله فيها ايه وما خلات بسبب ايه خلات بسبب الحادث بسبب الحادث حصل ايه معظم تعريفات بسبب مسائل حوادث حصل في الصلاة، فالحوادث حصلت في المكان في واحد جامع فعالم مش عارف ايه بتاع في مساله قسمه لا صحيح. لكن اصل القران والسنه اصل القران والسنه نشيلها ايه ده القليل ماشي المشكلة ان احنا عشان الاخوه بتدرس من قبل ما تدرس المتفق عليه ودي مشكلة عدم ترتيب العلم اللي هو داخل من رقم سنة تركة ودرعة قبل ما يدخل على الأولى الثانية فبيحس الخلاف قد كده ومفيش حالة ما تفق عليها الأهل في الإسلام أصلا دي طرعا أبارات فاصلة ومخالف العقل ومخالف الإسلام يعني الـ دي دي ربنا حتى فهم معا؟ فدي مسألة إيه يعني؟ المهمة لأنه خناهم دي فالاتفاق ما بين أبو حنيفة والعلماء والجمهور كتير جيد في الوصول يعني ما أعتقد أن المطقة ولا 80% متفقين 20% مش متفقين ولكن الخلاف بين الثلاثة أخطر بكتير أكتر من الخلاف الثلاثة مع بعض. معا؟ الخلاف بين المجال الثلاثة في النهاية حتى درسونا أخطر من الخلاف مع بعض. فهمان؟ إيه. خلاف في هذا درسونا. وسبب حصل اختلاف في ال اللخ... في ال اللخ... في ال في ال فوق في سؤالك تاني يباني عليه عمل ان انت عليه ان انت يعني عم ندرس مسلا ملاش حواعي التقصية مدرسة لا ليه بس المرحلة الاولى انت هتدرس المذة بالجمهور ماشي المرحلة التانية انا دراست المذة بالحيان فيها استفدت جدا جدا بيبتدي يعني ايه بيبتدي الصراعي على المخالف اولا من الجلس جمهور بس فستعادة بيخرف دي درس هم بالله بتعرفوا هم خرفوش لان ازو بتتكلم صحي يعني بتتكلم صغير وبتعرف الاخر اللي اه بتدلوط لحي بتعانى زي فوادي الفق المقارنة ولكن لو اخدت الفق المقارن الاول هتلقبط ولكن لو اخدتو في مرحله هستفيد جدا هتفهم معا فدرست المدر الان في الاصول وفي مرحلاتها مهمة بس في مرحلتها مش مش بادئة بالعكس انا رأيي ان ايها مهمة وانا فعلا زفت من بس في المحادث. مش. من إيه؟ من أحد سؤال الرأي آتي هذيك بس لا بس في أصول يعني تدخل تفاصيل تبعك من طيب بودي. نص طيب ايه؟ وفي هذا بقى إشكالية اللي ايه؟ بعض الطلاب بقى محتاج يعرف ثالث اشكاليه اخطاء العجم بعرض ضاعف الانسان العربي ثالث اشكاليه ايه دخلوا وضعه في الحديث نصرة تمها سياسي او بتأييد رأي وتصدر الروائي من المياه الاهليه ابتدى العلماء يعملوا ايه الرواية طبعا علم الاصول دي علاقه هي علاقه مصطلح العلم علم كل حاجة اللي علاقه بالاسم ده في قران وصلنا نتكلم فيه ماشي بالعكس بقى اشكاليه الاخوه اللي هما دلوقتي بندرسهم مصطلح ان في المصطلح نفسه عشان في جزء من المصطلح كان موجود عنده علماء السلف في الاستدلال في تضعيف الحديث ولا علل والعلل دي الاصول بتتقرق ليه عشان الاصول بيتقرق ايه بتتطرق لو تعرض عشان سيما عامل ازاي لو آه آه لو حديث تعرض مع خلائق طب ما تعرضش بس فيه يمكن الجامع الاستدلال يتكلم فتعامل ازاي طب لو جامع من التكلف هتعامل ازاي طب الحقيقه يقول لا فهو كل الحاجات اللي احنا محتاجينها في المصطلح عشان الاستدلال بتدرس الوصول، بس تدرس الوصول من ناحية صغيرة، مش من ناحية كبيرة، مش, مش من ناحية تعليم إتقان. في المعنى هذا، هدي غرضه علماء يعني ناس الكتابة بسالة تعليم شف في وزن المصطلح هو أصل أصل. ليه؟ عشان في إشكالية كانت في الأحد والأحاديث الأحد والأحاديث اللي هي التوتر والكلام ده. نفهم معنا؟ فهما الحاجات المهمة في اللغة اللي محتاجينها طبعا السنة حطوا في علم الحاجات حتى من اللي محتاجينها أي حاجة محتاجينها للاستدلال الاستدلال بقولون السنة حطوا في أي حاجة محتاجها عشان تعرف توصل للحكم في المناسبات محطوا في النصوص متفهمين؟ فلذلك كله صار حنا الله في فضل الاستدلال وتوجيه النصوص. يصلح دليلا وما لا يصلح وتبين عمل الفقه عند تعرض الأذلة عندهم وتؤسس قواعد الفهم للنصوص الكتاب والسنة فكتب الرسابة وجعلها بمثالة مقدمة لكتاب الأم فتلقاها أكثر من الناس بالقبول وأعجبوا بها حتى قال الإمام أحمد ما أحد من أصحاب الحديث حمل محضرة إلا وإش شافعي عليه منه فقلنا لأبا محمد كيف ذلك؟ قال إن أصحاب الغيئين كانوا يهزؤون بأصحاب الحديثي حتى علم أبو الشافعين يعني لم يشفيد علم أصحاب الحديثي وأقام عليهم الحجر يعني قام على الأصحاب الغيئين الحش. وإن يكن كتاب الرسالة هو كل ما كتبه الشفعي في الوصول الفقه، بل كتب كتباً أخرى لكنها لم تكن في شمود الرسالة ولا في طمحضها في وسائل هذا العلم ومن تلك الكتب اختلاف الحديث والقطار الاستحسان وجمع العلم وكتاب وأحكام القرآن ماشي؟ يقول إبارة ولذلك كل اللذب الله الحمد ما هذه شرع على يوم الشفعي رحمه الله في فضع فضع فضع إبارة إبارة بصول فخر إبارة دي هات عايز تعرف اشو الفقه صح يعني ايه خلاصة مصول الفقه او ايه من غير الشواهب يعني خلاصة مصول الفقه كده من غير الشواهب تعاخد رجزاية ماشي؟ قراهب تضبط الاستنفادة ماشي؟ وتبليل ما يصبح, يصبح دليل وما لا يصبح ايه يصبح دليل وما لا يصبح يكسل كده القرآن ويجيب بقى كل حرفين السمنة اللي يصبح منه منه ينوصلحش من ناحية السجوت ومن ناحية الدلالة وبعد كده إيه اللي يصبح منه ينوصلحش إيه اللي يطي وهكذا وتبينوا عمل الفقه عند تعارض الأبئلة عندك لما يكون فيه دليل ودليل وفي تعارض يتعامل مع إزاي إزاي منهم ده أصل الفقه بتؤسس قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنه ودي مشكلة للأسف بسبب يعني تدخل الاشاعره والمعتزله في اصول الفقه بغض النظر عننا المسألة المهمة دي بتاعه اصول الفقه اصول الفقه مهم جدا لان هو بيؤسس لا قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنه ودي تشوفها في الرساله يعني انت يقرا الرساله طبعا يعني يعني السنه مش جامعه اصول الفقه هي كاتبه الحاجات اللي محتاجه العلماء الحديث في وصول الفقه زمان فمش معنى ان انت قرا الرساله كده ان انت خدت بس هاد في هاد فيلا تيجي تفهم يعني أصل صوتها إيه تفهم أفهمها؟ وجعلها بمثابة مقدمة لكتاب الأم يعني كتاب الأم ده كتبه إيه في الفقه صح؟ تقول لك بقى القواعد دي اللي انا كتبتها دي هتخليك تفهم أنا ليه اخترت المثال المسألة الفقهية فنالية؟ ليقولك كذا المسألة الفقهية دي وليقولك كذا المسألة دي كذا بس دي ايه؟ اللي حصل فيها اختلاف زمن؟ لكن في قواعد بغيش فيها اختلاف في الزمن وغا ما كده بغيش جي الاختلاف بعد كده في زمان من الأزمان فابتطروا لو ما يكتبوها وكتبوها فعشان كده اكتبه رسالة بعد ان شاء الله توصل محطة طول الرواه هتحس جدا بأحميره ولكن دولاته مش يمتعها عشان من الجيم الجامع يعني مش جيب لك وصول فهم كلها ده هو كتاب متقلف عشان زمن اخلوه معنا وفي نفس الوقت بقى تفهم يعني إيه السلف الصالح بقى أصول فقه قبل ما يجيلها الشوائب ويجيلها الأشعال ويجيلها معدتها يتبنى شيئا ازاي نفهم معا؟ طيب واجعلها يتابة مقدمة من الكتاب الأولي فتلقاها أكثر الناس بالقبول وأعجبوا وعجبوا بها حتى قدوا يوموا أحد بك ما أحد من أصحاب الحديث حمل مخضرة إلا بالشفائية من عليه منها ليه؟ عشان كان كان بعض أصحاب الحديث شوية كانوا يعني مركزين أصحاب الحديث دي مختطق على المعايين على السنة. بس المركزين في القرآن والسنة في المحكمين في القرآن والسنة ايه غير الشفائية عليهم لنا يا محمد كيف ذلك؟ قال اينا أصحاب الرأي كانوا يهزأون بأصحارها بزيه عشان الأصحاب بعض التنية سيكونوا بيروا لنا حديث ما كانش يمركز في الاشتهاد في علم الاشتهاد أصحاب الحديث بقى علوم الاشتهاد في ناس وقت بالضبط الصحيح اللي هو برضو ما على اللي مش فاهم من اهل الرأي الضوابط العلمية من الحجة وتنفسه الوقت التعلم ان من اصحاب الحديث اللي موصوش المحادي الاجتهاب على ايه مجدهاب فكان فيه خير كبير جدا على اصحاب الحديث وكان برضه يعني ايه يعني ضغط مسألة ايه يعني اقام الحجة على اهل بقى طيب وبعدين قال لك ان اكتاب السادة ده اكتاب اللي فيه شامل لما وضم المسائل اللي كانت في عصر الإمام الشفعي وبعدين كده برضه الإمام الشفعي كتب كتب لِيه في الحاجات اللي إيه اللي هو محتاجها في زمنه فحط مشكلة الاستحسان مثلا فراح يعنى عمل طالب الاستحسان طالب الاستحسان هنا مش بكامع الاستحسان اللي موجود الوقت يوصل فوق في في خدوات عشان ما حدش يدخل الدنيا ونسأل في احتراف احتراف القرآن كتب الحاجات في اختلف الحديث ده نسأل من كتاب مصوري فيه مصباح يعني أتلاقي فيه مصباح فهمنا بس اللي محتاجينها في الاستدلال وهكذا فاذب بي هلأس؟ سبحان الله محمد سبحان الله محمد قبل ما يتم يعني يدعوا روحنا عشان بضعها بفرمها الحمد لله صلى الله صلى الله عليه وسلم أشهد لله إلهي لله وإلهي لله شريطة له الخيرات دي مع بعض المعهد كان يسعى علينا نحن مع بعض إخوكن معالي دي سعدنا نستطيع إنها نقترب من إحنا مع بعض يعني عايزين نركز في مسألة الأخوة يعني عشان نس نسوي صداقات من أجل تحقيق اقتربا وتناسق في خو كان فيه يعني من مواضيع يعني. فصراحة بسيطة يعني سعدت إن جفت أبو مع بعض. إحنا يعني هي دي كل واحد جالشت هاد الريادة في معنى الدين، كانت الأخوة والعيش ومحبة الآخرين كذا، خصنا إحنا بنختارها فينا، ربنا عز وجل إن شاء الله إن إحنا طيب احنا إحنا أيوة. لا دي لا يساعدها لا دي جاي على. أصول لا، وصول الفتح. آه في... علم وصول الفتح. آه. ما يحوي ذمة وصول الفتح. آه ما يحوي ذمة وصول الفتح علم وصول الفتح يعني علم وصول الفتح في الكتاب يعني كده استعرض. آه. بالخبر. طيب. إيه؟ الحمد لله سبحانه وتعالى. وبعد الإمام الشفعي تتابع التأليف في هذا العلم فكتب الإمام أحمد بن محمد كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتابة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ده لأصول الفطر النصول فطر واش نصول الوقت النصول هو بيركز على مسألة الاتباع وضغط مسألة الاتباع ومن الاتباع حهم القواعد بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحيد. وكتب دور ظهري الإجماع وإطار التقليل وخبر الواحد والخصوص والعموم وكتب عيسى بن أبان كتابة في الخبر الواحد وكتب الكرخيه بإسالة في أصول الفطر الكرخيه ده حمد لسالة في وصول الفقه والله معه في وصول الفقه طبعت مع كتاب تأسيس النظري للأب الزيك المجلسي وها تقع في الورقات القليلة في قواعد الفقهية لعلمان الحنفين ومن أقل من كتب الحنفية الموجودة في صول لأب الزيك الجساس والأبواه المخطط وكان القرنان الخامس والسادس هما عصر ازدهار التأليف في وصول الفقه فظهرت فيهما أهم كتب الأصول للفتخي مثل العمد الطالع عبد الجبار المعتمد لأبي الحسين المصري ودولة المعتزدة واللمع والتبصرة كما هما لأبي إسحاق الشرازي ولعدة القاضية اليعلى ومستصفى والمنخول المستصفى ذا والمنخوط وشفاءه البريد الغزالي والواضح وابن عقيل لحبايل والتنهيد وابن الخطار الكلوداني وأصول السرخصي وأصول الغزالي والأحكام الفصولي والإشارة لأبي الوديد البجايل وكل دول على مأمن الأعمى الأرباح اللي بأدي منهم شفعية ومنهم النقفية ومنهم مالكية, مالكية. حنا بأينا بتأخروا شوية يعني اللي عمد بتاعتهم للروضة اللي اختصر فيها اللي هي بس بس مذكروش هنا عشانا اختصارا مستصفة وده كان من ايه؟ من حكم علماء السنة يعني طلماء السنة جمعا اللي هو بدأ من عمو الشيطان مقابل دي شافه اخرى مختصر لازم يبدأ من ايه؟ من ما بدأ بيه الـ الـ الـ الـ الـ الاخرون او الاولون لكن هو يبدأ من بدأ بيه ايه؟, إيه؟ وده صح؟ وده من يعني وفي آخر قارئ سادس يسمى معذهم بشرت المختصرات والشروح. آه، بس ما عن شواذة طري النعقي اللي يعني النعقي ده واضح مني. وفي آخر وقعدنا برجع. آه، نعم. وفي آخر قارئ سادس يسمى معذهم المختصرات والشروح. فأما المختصرات فكان القصد منها الخبز. وجمع أكبر لقدر من النصائح الرسولية في كتاب صغير يمكن حفظه. وأما الشروح فكان القصد منها حل هذه المختصرات بالأشكال وتفصيلها فيها بالإجمال. فمع؟ يعني ده مقصود المختصرات ومقصود الايه الشروح وتقريب المسائل بضرب امثله وبيان الواضح من الاقوال بذكر النيليه ان عشان الاخت وعشان تجمع اكبر قدر من الايه من المسائل المهمه من طبيعه المختصرات اما الشروح قصد منها حل ما في المختصرات من اشكال وتفصيل ما فيها من اجمل وتقريب المسائل بضرب الامثله وبيان الواضح من الاقوال بذكر النيليه رقم حاجه حلنا في مختصرات الأشكال تفصيل مفهم لجمال الدين ثلاثة تقريب المسائل بضرب الأمثلة رابع حاجة وبيان الراجح من الأقوال بداية الآيات. وفي العصر الحديث ضاع من الناس عند خذ حف... عن حف عن خذ حف... المختصرات وقصروا أفهمهم مضمونها أدراك ما فيها من المبهمات من الوقت ما يقضونه في دراسة المطولات المشروح والمؤلفات فاحتاجوا إلى نوع جديد من المؤلفات تكون سهل العبارة محصراً للمقصود من أصول الفقه بأي صيغة ولما كان وصول كان وصول الفقه معلوم من, من العلوم التي تخص لذاتها وانما للترسل إلى الفقه في الدين ومعرفه الحلال والحرام بطريق يضمن اليه عالم فانقترع به الطالب العلم يا اسماعيل بيقول لها عالم والطريق ايه مؤنس يعني يا اسماعيل بيقول لها عالم ونطلع عليها طالب العلم كما ارى باسا من الاسهام في اعاده صياغه هذا العلم باسلوب مؤنس مع المحافظه, على المحافظة من, من هو إيه لا إيه لا عن الطريقة بتاعة السلام الصحيح فالهم الفايدة من أصول الفقهة اللي علم وصول الفقهة يوصل للناس فالانا هوصّل علم وصول الفقهة للناس بأسلوم ميسر. طيب لو انا عملت كده مع ان انا ما حفّصتش على أسس وقواعده اللي انا كده ايه لغبطت الدنيا. اما لو انا حفّصت على أسس وقواعده نفس القواعدة نفس الأسس يبقى ان ده ماشي صح. وفي نفس الوقت فيه ميزة في الكتاب ده اللي هو بيقرر بين أصول الف حتى رفته في العلماء الملايسة يسعى الفقيه جانبا من أصول الفهم مش بدي ميزة احنا محتاجينها برضو في المرحلة التعلمة احنا نربط وصل ثمق بالعمل شوية ليمتزج العلماء الطريقة دي تنفع او لا تنفعش تنفع وجميلة بس كمرحلة لكن برضو لابد من كتب السلف لابد من الطريقة لابد من كتب السلف قدريها عشان لو انت معناتش بيها يعني هننقص حيات برضو هننقص حياتها بس في مرحلتها كل حاجة في مرحلتها ومن يتخوف منها بعض الغيورين لابتعاد الناس عن كتب التراث وجهرين بالوقتها واسطوبها ان هم اكتفوا بتلك المعلافات الحديثة صح يقفل اشكالية لو اكتفينها بتلك المعلافات الحديثة ولكن لو حطناها مع كتب التراث يبقى كده ايه وكده جمعنا في مرحلتها، بيه في مرحلاتها بيه في البحث طيب في خلاص ممكن يكتفي بيه ايه بيه وصل المرحلة الفيهم في وصول الثلقة اللي بتفيده لكن الحب عالم لا محتاج اللي هو كتب التراث دي أساسياً أو قائد دعوان محتاج كتب التراث دي بالقوة فالجو اللي إيه لا أرى له ما يوأيده النقل والله من العاقف من النقل اللي ما جاء بالأمل بالتفقه في الدين ومعرف التفقه الله وزال العالم وطريقة الصحية والعمل به كان نفر من كل فرقة منهم طائفة من المخاطفين والذين يفهمون من الرجع عليهم أنهم يعذرون أحمر أن رأى سمع عبد في فعله فأدهى كما سمع. ولم تعرفنا الله جل على قراءة كتاب المغاير وكتابي ولا شف كلام سوى كلامي ولما تعرفنا الله الاستهاد في فهمي وعميات المختصرات ولا بالاستهاد في منطق كلام أحد المخاطي المنقول عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة يجب مروا المرض فيها. رفقة ما يتقرر من قواعد عالي والاستدلال. ويستدلع ينهور بيقول ايه؟ بيقول ان احنا مش محتاجين يعني الكتب القديمة عشان المعرفة يقول شو ايه؟ يقول ان مش محتاجين خالص ان اقول ايه ليه؟ عشان ناشى الكلام بتاعه وصح لو انت جبت كل العلم بتاع وصول اختصر في, في كتب الايه؟ القديمة المقدمة نفسه معنا اشي كده المقدمة نفسه ممكن يقلب بطريقة تناسب الحابير او كده لكن هو ايه؟ هو لقى للمستص فانت لو انت عرفت جبلنا كل للعلم وعصول الفقه شعلاً اللي موجود في الكتب الحديثة القديمة مش ولكن في حاجات التموكن تخفي عنك فانا الموصل لنا المرحة كبك واخرى انا في كتب الوصول الحديثة هعرف اوصل لحاجات انت موصلت الهوش هفهم معنا؟ هفهم لا بلأ فالكتب اللي هي الموجودة في قناة 6-7-8 اللي فيها منطقنا يعني منطق كتير او كذا في حاجات فيها لا اللي بطيك تستطرق لها طبوتها هتوصل لحاجات مش موجودة أصلا طبوته بخلط خلص يعني لسه من الوهج في حاجة الحاجات تانية اللي برضه بتتمرنك على ملكة الاستغلال للعقل ودي نقطة مهمة مش مقصود العقلي يعني العقل هو غرض ان شاء الله لأ المقصود إيه الفهم التفكير والدقة وضبط الحاجات والان ده مش اي كلام تلا تقوله ولا تلاقي اي كلام تسمعه فمفهمين معنى فدي كلها حاجات مهمة في كتب السلف، ولها في مرحلتها، نفهوم معاً، فإحنا مش ما نؤيدوش لو هو عايز إن إحنا نستغني عن كتب الخاص، نفهوم ولكن نؤيدو لو دي مرحلتها، نفهوم نوزق لو دي مرحلتها طيب لا، هو صح، واحنا لم يتعبأنا، بإيه؟ بقراءه كتاب غير كتابي صح ولا بيحاول يقرأه كتابي بمعنى التعقيد يعني هو ليه الكتاب ماشي ولا متعب انا والله بستفد الكلام الكتاب صح ولكن ايه ولكن احنا متعددين من ان احنا ناخذ العلم بتاعهم صح فالعلم بتاعهم ده في جزء منه مبني ان انت تدرس الكتب دي ولو انت قلت لي هتوني مثلا اخد العلم اللي عنهم من غير ما ايه من ندرس الكتب بتاعتهم ما اقول لك ماشي انا اضمن ان انت بتدي علم اللي العلم اللي عندهم عندك نفهم عنه؟ عنه هو فنظر يعني هو مش أصدر ما تعبد الله و أصدر أنه بالكتاب نفسه صح ما يتعبدنا بالكتاب نفسه ولكن يتع... يعني ولكن إحنا متعبدين من إحنا فهم القواعد القرية للسجل يا قنوصن فعند السلف حاجات هي مش عملة فانت مش لانت تكون جمتهت فانت سبني أوصل لما أحذر فأنا... وأنا عرف أوصل لنا بنفسه هو عيلا هو يقول طيب هو عميلا لا دين التأويل أو غير التأويل خلي الطلبة يكتشفوا. ما بقى... م... عشان ما عشان كذا ناقض، كذا ناقض ما هو م... أوس... وصل فيش يعني كتب السلف حتى تأييشه وسمه وبيستوقف عندهم قدوة في كل كلمة. فإحنا لأي حاجة أي حاجة, حاجة فيها مش هنسلم من أي غرض. نسيب. مش... من أمل عطف فإن البحث فإن يقتضي يقتدي ضرورة البحث عن الحق بأسم يسيرة وأخابه. وأن الخطأ أن لا يضيع لا يضيع الإنسان عمره في سلوك الدروب متعبئة مع تمارين ومسيرة غايته الطريق المستقيم صح ولكن هل أنت هتوصل للحق الكامل بنقطة؟ هل أنت تطرق كتب الايه؟ الأهل؟ لا ولا مسح. ولكن صح لو في طريقة جد سهلة وأيسر هتوصلني في الآخر. آه يعني مشكلة قليل. وليس معنى هذا الكلام الحمد لله شو نحن نحب نقول هو غنيه؟ وليس معنا هذا الكلام أن دعوه ترك كتب المتقدمين لإكتفائي عنها بكتب التأخير كما كده وضبط كلامي وإنها المقصود أن لا يظنوا من لم يسعفه ذهن لهم بإدراط كتب المتقدمين أن الطريقة أنهم مصدق فيرضى بمرتبة التقليد بل عليه أن يعرف مما كتبهم من نوح لا ما يمكنهم الاختيار والتوزيح ويعينوه على معرفة القول الباطل من الصحيح ماشي بس مش هيوصل لدارة الإيه؟ الإكتهمة إيه بأصلاح الماظر الناس ممكن صح نقول بترول المتقدمين يعرف حالات تبقى صاحب نظر استدلال يقدر ينظر ويستدل اللي هنا عندنا ولكن مش هيوصل لمرحله الثاني عشان يوصل يعني محتاج تاني هو في ما قصده الاشاره التوجيه نظم السكان مش امال مش قصده الاستنتاج انا توقعت مش الكلام بتاع ممكن تمشي بمعنى ان الكتب دي لو يعني هي يعني لسه خلي بالك ما كتبتش متقن بس لو ايه لو ناس كتير زي ما بيعني يعني كده واتضبط اتعمل هو صح يعني هتوصل الشخص اللي هو يبقى صاحب نظره السنان كويس بس مش صح للشاي لو حضرتك لو مشي صح اشتهاد يعني مشكلة لما واحد مسافر الكتابه دول ماشي مسافر ومؤثر وكاتب افلام هتبقى بعد مرحله كبيرة من التدقيق وواحد ورا واحد ورا واحد ورايح ورا بقى ألف واحد كلهم يقولوا يا جماعة احنا بالألف 1000 جماعنا كل كتب الايه المتخضمين بالنظ بالاي بالطريقه المنظمه وقتها نسلم بيهم لكن واحد كده يقول انا جمعت كل المتخضمين بالطريقه المنظمه اللي وصلنا على النبي السارق الصالح ان ما منهم المذهب الشفعي ذا. ما المذهب الشفعي إلا بعد ألف عالم في الآخر فوصلنا إلى المذهب الشفعي واعتموه. لكن أي مثلاً بتوع الخلاف الأكين أي الأوطان الشوكيين. عب الشوكيين ما حدش راي خلي ألف واحد رجع عورام على تعتمد. زي الشفعة زي, زي ما أحمد زي ما واحدين فرد. فواحد قال من دلوقتي من كنت بخلاف أنا هقل لكني متقدمين. أنا سألهم كلام كذا. طريقة بقى أشي اللي متقدمين من, من الفكرة وحط عمل بتعطيه ضيعان يعني. ولكن لو قال ألف واحد من العلماء المتقدمين وبهم قالوا إحنا نعمل بالطريقة دي وهنسهر العلم والتعوى وإحنا خلاص بالألف دولة وصلنا لإحنا ما فيش حاجة في كتب المتقدمين في أصول الفقه إلا وإنها وشبنا الحاجات اللي ملهاش بازماء وإنهم إيش ماشي بس يوصل الألف دولة راح نفيد بقى يعني إيه الألف من شاء الله يعني ما نتلقى بإذا حصل لكن طول ما إحنا متقلاش إذا حصل إذا حصل إبعاث دوسنا من اجتهاد ويمشي بإخرى حد كتب السلف لا مهمة بس يعني لما تخلصين مثلا كتاب تنخلصوا ترى كتب السلف بقى تبتدي انت, انت نفسك تطلع منهم الأسرار يعني الحاجات بقى اللي هي يعني حد خزن لكن لو قررت كتب السلف اللي هو المتقدمين من غير ما ما تطبط المرحلة دي للأسف هتبقى المرحلة دي مرحلة ما يعاشتك يعني هتبقى قلبت كتب السلف فهمت اللي بيقولين بس انت مش عارف تخرج المعاني بتاعت الوصول صح وبيغلب عليك الناحية المنطقية عن الناحية الرسولية الأصدرية فعشان كده الجمع بينهم هو أفضل الحياة ماشي؟ ماشي يا شباب؟ طيب. المقدمة دي مقدمة هي أبحاثها ممكن يكون أقرب لتاريخ التشريعي ولكن هي مهمة جدا في حياتنا. المهمة ماشي؟ وإن شاء الله تكون استفادتم من إجابة واللي عارفها هي التنظامة في فكرة التنظامة وحيثة التوزيل المهمة يعني كنت بحاجة بحاجة كتابة بس كتبتك نظامها في المكتب تلكتبها في المالك دي مسألة مهمة إن شاء الله طيب تقنى. طيب تقنى. تاني حاجة بقى الكتاب تعريف وصول الفقه ماشي؟ لأظوم ما أن هذا العلم بعد اشتهاره وبثرة المعرفات المعرفات فيه بحاجة بلا تعريف هو أشهر من أن يعرف لكن العادة جرت بأن كل ما كتب في وصول الفقه يذكر تعريفه إما لأن هذا العلم متداخل في مع علوم شتى من علوم الشريعة باسم الفقه والحديث ومتداخل مع علوم اللغة العلم المعاني والمعاني والنح، وإما لأن الذين كتبوا في هذا العلم المتقدمين اعتادوا أن يذكروا تعريفه لأنه لم يتميز في عهدين تميزا كليا عن غيره من العلوم، ثم جاء من بعدهم فخلدهم وإما لأنهم تأثروا بما يقوله أن منطق أنه يجب على كل ما درس علماً أن يعرف تعريفه وموضوعه ورغادته ثم يشرع في تعلم مسائله ويرضع من رغبة عامة تقناب العلم أذكر التعريف المختارة لهذا العلم بالنظر إلى كونه مركباً إضافياً وبالنظر بالنظر إلى كونه علماً على علم مخصوص في العلم الشيعة ماشي انت دي يعني عايز ايه يعني يقول ان الناس اعتادت على ان هم بيصنفوا العلم على تعريف غلطي تعريف ايه يعني يعني تعريف غلطي تعريف مركب. والنوافي يعني ماشي والقال الكلام ده يعني ما عملولي ايه اما كذا او اما كذا او اما كذا, كذا وفي جزء منها صحيح اللي هو ايه اللي هو الحاجة اللي, إيه اللي احنا احتجنا لتعريف التوالي باحلى فاحنا ما قلنا التعريف ده بيبقى فيه ثواني بيبقى فيه ثواني طب اشمعنى الحكمه اللي بنقول ما نعملش على الطريقه دي يعني مش حاجه غلط يعني مش نمشي عليها ونستفيد كويس ماشي عارف هو شويه في الموضوع ده طيب زي ما احنا قلنا احنا بس مركزين انا عارف ان ايه ان المقدمه دي في ناس خدتها منكم ولكن احنا بنحط بنركز على الحاجات المهمه فيها وفي حاجات بقى بسرعة صعبه اتمنى ان مع بعض لكن ان شاء الله وعد يعني اول واجب بتاعنا الثلاثه مطعمات كله فس احنا بس ان انا خطوه كبيره ان شاء الله إذنين. تعريف وصول الفطر بنظر أشكلها باراً صورة وصول الفطر مركب من الضاف المضاف إليه وتعريفه يطبق معرفته الجزئيه والنضافه إليه آآ وصل من الضافي معندكم مد بلهم مد إيش فهيبغي أن أعرفها أولاً ثم نعرفه نضاف طلب يعني إيه أصول الفطر اللي عرفه النظر الأول اللي هو أيه النظر اللي هو مركب الضافي مايش يكون هيعرفوا إيه المضاف والمضاف إيه تعريف الفطر التوقف في دغة الفهم أم هو معرفة باطل الشيء ورسوله إلى أعماقه كما يقول الراغ والأسفاهلي في المفادات هو فهم الأشياء الشخيفة منه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبحهم قالوا يا شعيب منفقهم كثيرا مما تقول داريبين دولة داريبين على إيه؟ على الآل هو فهم الأشياء الشخيفة قال ليه ولكن لا تفقهون تسبحهم هذه حاجة بقيقة ماشي؟ قالوا يا شعيب منفقهم كثيرا مما تقول يعني انت عملت لنا في الحاجات بخيطة كده ومعلك احنا مش عاملين انت بطلقه فهم معنى؟ بعض العاملات قاله هو المطلق الفهم استدلوا ايه؟ ايه؟ مال الهيورية القوينة مال الهيورية ديه؟ قوينة يكادون يطهمون حديثه فمعنى كده ليه حتى الحاجات البسيطة هم مش فهمينة ففهم معنى؟ فده خلاب العلماء هل معنى الفقه في اللواء؟ الفهم مطلق الفهم ولا ايه فهم الأشياء ايه؟ الدخل؟ شعور ماذا ما عن هو ما لا اصلا هما اللي بيقول. هما انه انا انا. مش همونك كانوا العكس. العكس يعني ده, ده معملكة حم مش مش اه انا اعرف. اخوك الجويل قالش ايه طالش عاما افهم. قلتين اما تقول بعرفين اللي هو ايه. دليل على الفهم. يعني وضي الفهم ايه عشان تعود الانبياء واضح. ولكن. رايي الثاني قال لا ده هو بيقول طال يا شعيب هجوم نقولوا يا ما نحط اكثر مما تقول انت عملت لنا كلامي يلعب يعني زود الموضوع لو لك خلاف خلاف المرض و14 صفر معاده ده مش مرحله ماشي وفي الاصطلاح على علم الاحكام صايرك العمليات المختصر ده ليها تفصيليه طبعا احنا متعودين في بنت عارفين طبعا بسرعه التعريف قال لهم الجنس يشمل العلم يشمل العلم بالأحكام مشتراعيتي وبغيها من التصوراتي واحد الفرق بين التصور والحكم في المنطق؟ الح helm top ya شو امتح الفرق بين التصور والحكم في المنطق? التصور يعني انت تتصور شيء كزي ذلك. أنه شيء؟ اللي فرق هاني شيء. دي حاجة في المنطق، في علن المنطق. اللي بدا تصور الشيء، يعني ايه؟ الاول بتتتصور الشيء، بعد كده يسمون تخضيط وحق نحو يسمون تخضيط. اللي انت بقى ايه بتروح حاكم عليه بحاجة تقول كذا كذا كذا. ماشي ده عقد في علم المنطقة. والمربي هنا اطلق الادراك الشامل للظن اليقين واليقين. لان الارد العلم هنا مش اليقين. الارد العلم هنا مش لياه؟ مش اليقين. ولكن الادراك الشامل للظن اليقين. فمنه الوظن وفي منه ظن. ودي مسألة مهمة في الايه؟ في مسألة التعليف ده اللي مشكلة العلم يعني مش كل اللي دوم يقين بالاحترس عليهم يقولون لا ده إما يقين إما إيه فيهم بالعلم هنا الإدراك الشبيء، مفهوم؟ وليس المراد به الإدراك الفطعي الغني لأن كثير من المسائل الفطري ظنينة لأن من العلماء أنخصص الفطر بمعرفة المسائل الإجتهادية وللاجعال المسائل الظاهرة التي يشتريق في معرفتها العامة من الفطر يعني هو بيقول يعني المراد هنا بالعلم مش مقصود بالإقين لأن كثير من المسائل فطري ظنينة صحيح؟ بل إننا معلمات من خاص الفقه بالإيه؟ من مسائل اجتهدئين اللي هي الظلمية أما المسائل الظاهرة جعلها مش بتاعت الفقه بتاعت كل الناس وبعضهم قال ماشي هم علم الفقه ولكن إيش يعني إلي يعرفها ممكن للأفقه ممكن بأريوم أما المسائل اللي هي الظلمية به لا تعطي طبعه ماشي؟ أو يقال المراد بالعلم مجموعة المعارف المندرجة تحت هدف الكلين كما يقال علم الطب وعلم الفلك مع كثير من قبالات هما ظلمين وهذا أولاً من جواب الروازي الذي زعم فيه أن الفخ ليس من قدر الظنون لأنه يبني على مقدمتين مقطعيتين في يكون مقطعين وهتين المقدمتين هم أكثر من مواطق شوية مقدمة مجددية وهي ما يجبه المجدد في نفسه منظر بأن هذا عبد الله مقدمة الإجماعية أو الإجماع على أن هذا شأنه يجب العمل به بأنما قلت إن هذا أولاً لما في جواب الروازي من التكالف طيب يعني أولي بيقول إن المل العلم هنا مرد بيه مطلق الإدراق الشهد للظن واليقين مدرجة ماشي يبدأ أولا من جوال الروازي اللي زعن فيها المطلق ليس من باب الظن كل عيه عند الظن ايه؟ مش من باب الظن من باب اليقين يعني لأنه مبنيوا مبنيوا كده ليه؟ لأنه مبنيوا على مقدمتين قطعيتين للظن والمططعين لا بقى كناول ايه؟ لما انتقال خلاسيفة بسعار لو يروح ايه يا يعني السنس وظفور في الهندسة يعني. ماشي؟ رأي لك مقدمة المقدمة وبالتالي المقدمة ايه؟ يعني ينبانع المقدمة هي نتيجة ويكون في حتة مسروقة في نص يعني عمولة نايس يعني مالاش مسروقة؟ في حتة واقعة في نص ماشي؟ هي إما واحد من المقدمتين مش قطعيتين هي إما النتيجة نفسها مش قنبانع المقدمتين قولوا يا إلّا راح مش قطعتين ولا ضامن حتى يعني يكونوا كل ما غلط كتير يقولوا مقدمات وتبقى غير وهي يقولوا هذه قطعية وهي مش قطعية راح وسعاد ما تبقى في القطعتين بس ما بنشعل منه نتيجة فهمنا فالوال إيه لا هم يقولها تاني مقدمات تاني هم مقدّنا وهي ما يجي يقول مشتات نفسين ضامن هذا حكم الله. فوإلك ما يجي يقول مشتات نفسين ضامن لأن هذا حكم الله دي مقدم سنسيا سنسو ضفورة تراشين بما الحاجة الوحيده اللي فاهمها من بجد مش حاجه ثانيه التسلسل طلع ايه من ان فور صح طيب ماشي ما هي في مسنين الضم ان احنا انت بتشتا بتتاجه من اربعه الى اربعه الضم يبقى دي مقدمه مش دليل طب المقدمه الاجمعيه على ان ما هذا شأن يجب العمل فراح قال بالتاني يبقى ايه الجزء لا في حاجات مسوقه حاجات وقعت نص وهي الإجماعة لأن هذا ما شأنه يجب العمل به دي ما ينبليش عليها اللي هاي بقاطعي ليه عشان ممكن يجب العمل به وهو غني والشرع تعبننا بالإيه؟ العمل بلطان إيه؟ صح؟ ما يجدون مش في نفسي ما الظلم أن هذا رحم الله إيش يغني مش إيه؟ مش قاطع ففي الأخير بقيت كلام مش مطلوب بقى كتير بقى من أطلع. الحاجات دي بقى إيه كتام إيه؟ انت بقى في إيه بفوت بالأصول بقى إيه إيه؟ بتاعت السبب كتير خلي عندك إيه إنت النقط والمثاهم والترطيق كله دي ومناها نخليها في مرحلة الجاية سيحنا جديد فهم العلم نفسه كويس عشان لما تدخل كارع الشيخ إن شاء الله في المرحلة الجاية دي تبقى إيه طيب وخولهم بالأحكام قيلوا أخرج العلم بما الحكم فيه وهو التصوير والحكم يرادوا به هنا إثباتوا أمل اللي آخر أو ما فيه عنه قلنا إيه فعندما تخلق إيه حاجة إيه إما حكم إيه إما إيه تصوير الحكم دا دي, دي, دي عشان عن المواضيع ماشي فالحمد اللي هو اثبات امر الاخر اللي اقمنا فيه معنى. يبقى لو حصل تصور ما غير ما يحصل اثبات أمر الاخر يبقى ما يسموش ايه فقط فهو جعل الأحكام العلم الفلسفي ده أمر اثبات أو الاخر امنطوع علم يقول ايه ده واجب فايه في حقين لا واجب فبيثبت اذا واجب فبيقوم على ان اللي هو واجب فثماننا لا ماشي هي حتى هو مش طبعته في الكتاب بيعمل كده بس من الأول كده ايه حاجات كده ايه حاجات منطقيه يا ماشي في حد عايز يكتب حاجة؟ طب انا بعمل بسرعة عشان اعدل لكم دي عشان توردنها من جديد ايه ازاي يعني مش هو ايه ابقى شويه؟ لا لا كويسه كده حاجه في الموضوع ده الحته دي منطقيه خالص انا مرتبه قيود ماشي احنا عارفين التعريفات دي قيود قيود دي بتخرج مننا الحالات الثانيه اللي مش مبين العلم ماشي فخير اخرج العلم بما لاحكم فيه. اللي هو ايه؟ لا تصور. مش فالتصور ده حكم. هنا، انا متصور اللي انت انسان. بس انا محكمتش عن المحادي. لا تصور. ده حرم؟ لا مش حكم. فباخر في الموضوع ده. طب ايه الموضوع بالحكم هده؟ اثباته امر اللي اخر عمنا في يعني اقول اصراته وجهه. اصراته ليست وجهه. مثلا يعني اصرات الصنع ليست وجهه. لانا بيثبت امر الاخر لانا بالفعل. كذا شرط صح بكذا. كذا مش شرط صح بكزم. مش كان مراتب إيه بالحكم، فالعند الأعم من أوضاعه، العند أتحمل إيه نتكلم فيها وضعية في كل المسألة اللي في الدين، ده واجب ولا مستحيل، ولا مباح ولا محرم الله حرام، ده شرط، ولا سبب، ولا كذا ولا كذا ولا مش أي حرام الحلال دي ما ف... بقوله. يعني لو بنتتصور المسألة تصورها، اتصورها. آه لازم في لازم في حب عشان يقفله، ولكن هو متصور المسألة وما وما أش الحب هو كده مشكل. م كمش قوي، فأنا ممكن أكون مصاب لكن مش عارف هي واجبة أو مستحقة. تون أنا مش عارف هي واجبة أو مستحقة، أكيد مش الفرق. طيب، قانون شرعية العلم الشرعية. الحكم بصحة العبارة لغة أو بخطايا. فك العلم من هذا الدواء للمريض وضرره. فالأول بحكم اللغوي اللي هو الإيه؟ الحكم بصحة العبارة لغة أو بخطايا. والثاني طبي اللي هو العلم بنفع هذا الدواء للمريض كمان امم طيب اي حاجه كده بقى عشان يبقى هو التصور امم فطر الرساله خالص يعني امم يعني ما هو هو في المنطق يعني, يعني إن شاء الله السنة من تعالوا قالوا اذا انت انت صح بس انا متصور انت انت لسه ما اثبتش وده انا مصوب مفهوم التضليل التضليل ما الحكم طبعا على الصلاه يعني المرفق حكم على طيب وقال لهم شرعيا احمد العبن بالاحكام كويس قال لي فقالوا لهم العمليه اي متعلقه بما يصدر عن الناس من اعمال ماشي والصلات والزكاه والصوم وما بالك ماشي بعد ما عملنا زاويه الاعمال القلبية عشان ندخل الايه عشان مثلا الايه ماشي فاحنا اقدر يخرج الاحتكام هم قالوا عشان يخرجنا من الحته الايه في الايه في المصطلح الايه الحديث من الايه من الاحتكام الاعتقادي فان عدنا ليها اللي يسمى في المصطلح يعني من الاخبار العقدي يسمى في الاصطلاح فاصطلح ده المصطلح هو اصطلح لاختصاص الفقه بالعلم من العملية وهذا ينفي أنهم كانوا يطلقون اسم الفقه الأكبر على مسائل الاعتقاد ولكن هذا العلم اختصص باسم آخر وبعلم بترهيد أو علم بتكلمة يعني زمان كان عندهم إيه؟ زي نطا بالمناتيب يعني العلم أو الفقه كان زمان بيطلق على العلم بالدين يعني كله سواء اعتقادي أو إيه؟ يعني سواء عقيلة أو خذة وبعدين جيت زمان بالأزمنة في كارن كذا أروا إحنا هنصطالح على أن كلمة الفقه دي هتطلق على علم الفروع، إنه هو علم يطبق، بيتعرفين إنه هو علم ما هو كلمة إيه أصول الدين هتطلق على علم ال الاعتقاد، مفهوم؟ نص بلا ولا مش عارف نص بلا حد، نص هاي ليه؟ عشان ما واحد مش واحد يجي الكلام إنه وصلنا في كلمة الفقرة، نقص ولا بد أصله هنا الفقه؟, الفقه هو علم ال لا، أصلنا رسالة الفقر علم الدين، خلينا نقول إن تعلمنا ال إيه الدين الدين كله، ماشي؟ طيب بعض الناس قالت العلم هنا بالعملية يطبق فيها العمل القلبى عشان يدخل الناس عشان الناس ما جزا للفقر؟ الحكام المنبانعة على الناس ما جزاها؟ لا الاعتقاد الفتاب الاعتقاد والعمل القلبي الاعتقاد اللي هو الاعتقاد التصديق يعني ما اللي هو اللي حتى نسميه ايه؟ التصديق عمت القلبى يعني المنّاوي قال من القيم قال إنّ في قول القلب وعمل القلب أعظه قول القلب هو تصديق القلب يعني وفي عمل قول اللسان وعمل الجرائب فهو أعظه هنا يعني اللي إيه هيبقى تصديق اللي هو إيه قول القلب يعني يعني بعضهم هل عشان يدخل نكز عن معال ليه دخل مثال ما يعمل طيب المكتسب سفة بالعين والعلم المكتسب هو الحادث الذي يحصل بإجتهاد معاني فيخرج علم الله جل وعلا فإنه أزلي وعلم جبريم عليه السلام فإنه حصل بإعلام الله له ولا جسب له فيه وعلم رسول صلى الله عليه وسلم بلا أوحية إليه فإنه علم لدنيه فلا يسمى فقها في مصدره وأما ما حصل بإجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل في وسمى فقه ماشي؟ فالفقه بقى هو المصطلح الحادث ده يعني ان هو المصطلح دي اص ضمن المكتسب اللي هو ايه اللي العلم ده مكتسب مش علم ضروري يعني يخرج منه برضه العلم الضروري كان اولى بيه هو يذكر ان هو يفرق بين العلم الضروري العلم الضروري اللي هو ايه يعني الامريكا موجوده علم ضروري ماشي مفهوم مع يعني حاجه مش محتاجة نظر استدلال ماشي ويخرج طبعا دي علم ظري وعلم جلي وعلم الرسول في الوحده أما العلم بيقع على اجتهاد هيدخل على ايه؟ ليس اشتهاد كامل ايه اشتهاد او جزء لكن هو أصلاً اجتهاد واوخره لوحده وقلنا حكمته في الايه في طالميه اول الدرس كان بيقول والله وضحت ماشي وقوله من ادلتها التفصيليه ما يتعلق بقوله بايه المكتسب يعني المكتسب ده مكتسب إيه؟ من من ادلتها الايه طس دائما اي امر مضروب يبقى متعلق بحاجه متعلق بايه بحاجه فادلنا هي وسيلة اكتساب هذا العلم يعني انا اكتسبت العلم فقط ده جه منين من, من ادله الايه وهذا يخرج ويخرج علماً من الم... من يخرج علما وقلل فإنه ليس مكتسبا من ادله بل اكتسبه تقليد ايه ولي فكلمه قلل من ادله جه تفصيلنا ان خمننا اللي قلل ده مش مش حاضر ماشي والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة تفصيلة ويسلوا الآية حرما عليكم الميت فالداد على تحليم كل أجزاء الميت وحديث أيما إهاهم دبغا فقطاهم أخرجه أحمد وكذل الدال على طهارة زلب الميتة بالدال وقياس الخذير على الكلب في وجود وسط النماء من سؤاله سرعا وهنا كده سائل ودلة التفصيل. يبقى الدليل التفصيلي اللي هو ايه? الآية حرمت عليكم الميتة. طبع الدليل الجماني اللي هو ايه? القرآن. فالقرآن دليل جماني. منه قالوا. الآية دي أنا استدلت بيها على تحليل كل اجزاء الميتة. ده دليل تفصيلي دولنا على تحليل كل اجزاء الميتة. ماشي؟ السنة. السنة دليل الجماني. دينا هي بند دول دول بنفخطهم ده دليل تفصيل نستدل بيه على طهارة جلد الايه الميتة بالدب ماشي برضو القياس ده دليل ايه اجمالي قياس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء النسبي 7 من دليل تفصيل فلان ال ال ال الأصول الثلاثه مركزة في ايه في الدليل الإجمالي وربنا القواعد متعة الأدلة الإجمالية ماشي والبطل بقى ازاي تستفيد بالاديره الشماليه؟ كيفيه الاستفاده منه؟ ماشي؟ الفقيه مركز في الايه؟ لو هو ياخد الحاجات دي بتاعه اصول دي جاهزة يعملها ايه؟ يروح ايه؟ يركز عليها تفصيليه عشان يخرج الاحكام. ماشي؟ طبعا انتوا عارفين الكلام مش عايز اطول فيه. ماشي؟ طبعا زمان كانوا فوقها إيه؟ فقه. فقه. في فقه اصولي مش فاهم. وبعد كده جت فترة بعد كده اصول بس ولفقه بس ففضلوا هم اللي يفرقوا الاصطلاحات دي. وتأسيسا على السباق أصبح اسم الفرق الفطين. مع أن كلمة الفرق لم تقم تطلق في الصباح الأول إلا على الأحكام الشرعية العارين المصطنبة أن بناتها التفصيلية بنوع من الإشتهاق. ويرى أن المتأخرين أصبحوا يقلقون هذه الكلمة على جميع الأحكام العملية التي تحويها الكتب الفقه المصمدة مع أن فيها ما يشترك في معرفته الخاص والعام للمسلمين بلالة النصوص القطعية المشتهرة عليه فيكون الفقه اسم لجموع تلك المسائل لا للعلم بها أو بعضها ماذا؟ يعني هو زمان كانوا يطلقوا مش زمان يعني أول استطافه على التعريف بتاع الفخ ده، ماشي؟ يبقى قال الثالث مثلاً، ماشي؟ وجيب قال الثالث ده استطاف كلمة الفخ على أي المسائل الاختيارية، فمسألة الصلاة واجبة هي لا بدي مش من علم الفخ، فمن نحطهاش في علم الناس كلها عارفة، فالحالات اللي معروفة ما خمستاعش من علم الفخ، ماشي؟ والحالات اللي محتاجة للالتهاب ونظر سببها حاطين علم الفخ، وبعد كده قال لا الناس محتاجة اللي ايه تعرف كل العلم، كل مجموعة المسائل العملية. ماشي فراح ندخل الايه الحاجات اللي عارفها الخاص والعام واحطها في ايه في علبه قدر ثلاثه ودي تعرفهم بالظبط تلاقي شيء اللي معروف الخاص والعام ده كلام ده كلام ماشي ففي الحالة دي هيبقى إيه؟ هي الحصر بعض العلماء بقى عرفوا الفقيه مااش العلم بالمسائل قال المسائل على طول والعلم قصدي لان الحكم قال الاحكام على طول ده قال لك إيه عشان ماشي لا لا معلش بس أمام يعني عايز يقول إيه الحكتة دي من 11 يكون فقه اسمه للمجموع تلك الـ المسائل المال العلمي مثلاً طيب تأسيساً على ما سبق أصبح اسم الفقه يطلق على من عرف تلك الأحكام سواء عرفها بنظر مستهاد يعرفها تقبيداً من إيمان إلى الإيمان ده الزمان ده الزمان ده دلوقتي يعني مثلاً كده بقوله إن فقهاء أرماء في فقه عند نظر مستهاد في فقه مقدم بس إيه يعني يعني, يعني <تصفيق> اه يبقى كده فقه. بس يعني ايه الراجح للفقيه اللي هو ايه؟ اللي هو عنده عم بظهر اشتهامه. فلرعين المعنى بظهر بس. بس الفقاء روتر يعني. فممكن بفقهاء يعني امامي هو في القبيلة المجموع في المفتين في المرتبة اللي في الاخر اللي هو عارف المزهر. يعني يعني عارف المزهر. لكن هو ممكن ما يكونش يوصل محطة اشتهامه. ولو رأى عالم معنى من كلمة الفقه في عرف القرآن والسنة وعرف عرف الصحابة والجابعين لقصرنا إسلام فقه على منعرف الأحكام الشرعية التي تحتاج في إدراكها إلى نظر واجتهاد دون ما يشتركوا فيه عامل في المسلمين وكانت معرفتهم مبنية على إدراك أدللتها لا تقديداً لغيره ولم مفرق بين الأحكام الاعتقادية والعبادة فبقا عايزي بينا نسألة إلي إيه بتاع العباء ده مختلف عن كلمة الفقيه؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانت الفقيه لما في عصر الصحابة والتابعين هو اللي عرف الأحكام الشرعية وهو مش بش واحد عادي بعد فقيه التي تحتاج إلى في الروايات إن الله يعني مش زي إيه عادة المسلمين وكذلك كانت معرفة مبنية على أدلة أدلتها للفقهاء لا تقريباً غير وكمان يدخل في كل الدين سواء كان احكام اعتقادية او عملية او سلوكية او اي حاجة كل ما عرفته الدين دا سمتبه مش العلم من احكام بس ماشي؟ وجيد فينا في اللي انت في الكتب اللي الكتب اللي بتقليفها قبل سجول التعريف بيبقى اصنام الفطيح استراح مختلف عن الكتب اللي بتقليفها بعد انت سجول الايه؟ التعريف ماشي؟ طعيم؟ وهنا هنا سؤال او موضوع الاميديه و خلاصته ان الفقه اذا كان علما بالاحكام تخت والله ان يسمى فقيها الا من علم تلك الاحكام كلها وهذا يستمع الواحد بعد وصول النبي صلى عليه وسلم و ثبت عن في بعض يمنع ذلك من وصف من في توقفه، وينخرج من الفقهاء توقفه، والجواب عنه أن المراضة بالعلم في تلك الأحكام ليس حضورها في ذهن العالم بالفعل، بلنا حضور أكثرها في ذنه، وحضرته على بعضها بعض النظر والشه، فيكون علمه لبعضها بالفعل والباقي بالقوة القريبة بحيث يستطيع معرفتها دون حاجة إلى تعلم علم جديد. يبقى الفطيه هو إيه؟ هو الأولا عارف أكثر المسائل. فدول أكثر نسائل في ذهن من الرجل هم دلو أقل فيها هو قدرته على استنباط بعضها بعد النظر والإيه؟ مش ذلك هو عنده القدرة على الاستنباط البعض الآخر إن هو إيه؟ مش حاضر, مش حاضر في الذهن لا بس بعد النظر والإيه؟ ماشي؟ فيكون علمه كتير بالفعل يعني إيه؟ يعني هو حاضر عنده في ذهن وللباقي بالقوة القريبة اللي هو هيقدر يستمرته بعد النظر تحيث يستطيع معرفتها دون حاجة إذا تعلم عنه دي يعني هو القدر عنده القدر ايه؟ عنده ماشي؟ فده الفخير الفخير اللي هو, هو عارف أقصر المسائل وعنده القدر على استمرات ايه؟ القدر سواء لا استمرت عن استمر فما بس القدر عنده الملك عنده ماشي؟ في بعض العلماء يعني إيه؟ قال الفطيه هو اللي عامل مش لازم يكون المسائل حاضره فين وبعد العناق اشترط لازم يكون اكثر المسائل حضرة ظنه بس ما حدش اشترط اللي كل المسائل حضرة ظنه والا ما يبقاش في الايه في الدنيا ماشي خدوا على استنباطه هو ده اللي مش رقيف. لازم عنده قطه على الاستنباط على التعريف اللي إيه بقى مش التعريف الأول تعريف هتقيمه مقلد مزبوط طيب تعريف مزبوط معاهم كلا إيه خلص خلصنا الفقر. ماشي في التعريف اللي إيه ال ال الوافي الهواء طيب الأصول أنا بقى لي عشان أعرف اللي بعضكم عاد على الحين دي الأصول جمع بس أنا بس عايز كتاب يعني كتاب المرة خلاني الأصول الأصول جمع أصل وافي وما يبنى عليه غيره القاعدة أصل والعمود مبني عليها، نيشي؟ مطلق على منشئ الشيء القاعدة. في الاستطلاع أطلق الأصل على عدة معاي، أهمها ماين؟ في الاستط يعني أهم الاستطلاع اللي إيه مش عم ناقصون عند الاستطلاع عن أي دين يعني. بعضهم أطلق الأصل ده على الدليل، وبعضهم أطلق على القاعدة اسم مبرر، وبعضهم أطلق على أطلق على مخرج المسألة خلدية، وبعضهم أطلق على طيب الدليل كما يقول الفقهاء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة يعني ما الإجماع يعني الدليل عليه الكتاب والسنة مجمع القاعدة المستمرة كما يقول الصليون الأصل أن الخاص مقدم على العام عند الطعام يعني القاعدة المستمرة أن الخاص مقدم على العام عند الطعام كما يقول النحاح الأصل في المتناول التقديم وفي الخطر التأخير يعني القاعدة مستمره ان الاصل ينفوا الاصل مع ده مفهوم يعني في متدات تقنين في طاوله ف بنصور ده خلاص يعني دي بيخص اصوله في الاصلاحات العربيه والايام ف الاصلاحات عموما كلها نشي. غالبا في الاصلاحات الفقهيه يعني خمسه دول ممكن الفقهاء يهتموا ماشي فالراجح كما يقول الصويون الاصل بقاء مكان على مكان كان واصل براءه الذمة من التكاليف الشرعيه يعني قصدي هنا بالاصل ايه? الله. اه هم؟ أنا مش عارف. مش عارف كده. ما إيماني فيك لا. مش قادم سمير، ما ما يمكن. ما خرج المسألة فاضي. فات مش قادم. هم؟ فات هذا مش قادم. <تصفيق> لا هو يعني ان المبدا بيقول الاصلي وقع مكانه على يعني مكانه هو بيقول المرسوب بيه الراجح وقع ولكن يعني على يعني في احتمال طبعا انه يكون المقصود الاصلي هنا القاعده المستقره <تصفيق> وقع <تصفيق> مكانه يعني برضه الاصلي برايه الدينا من الكيف الصناعيه قضى هنا او كل القاعده المستمره قالت ان هم ممكن مختلفين فهذا بعض كتب كتب جاهل أو نموه أصله وايد غلطة يعني سبعة على دراجي الناس عنده فيها خلاف مثلاً مثلاً يعني الكلام أحمد يقول مثلاً يعني ممكن يكونوا في الاصول يقولوا ايه بقاء مكان على مكان ممكن بقى فيه خلاف ففي بعضه يقولوا الأصل بقى مكان عن مكان أصله راجع بقى مكان احتمال بس ليش تفهم عنه هم هو مساعده وثقة كلمة الأصل على الدرج بس ممكن هو يكون أخطأ في الإيه في الأمثلة أو ممكن يكون هو عصاوة إحنا في النجوم ما فيهاش مشكله ايه؟ يعني يعني بس احتمال رجع دي يعني اقول ده في هناك يعني مثال لا هنا على المصاله سلامات ما دي حتى في الحساب يعني يا في ايه في في يعني ممكن بعض في ماليزيا بالعالم الذي تحجمونه فغولة مقدرة بالكسر كما يكون الأصل. مسألة في, كما في الأصل هذه المسألة كده وأصول المسائل 2 3 يعني دي في إيه في عليه كما يقول أصليوية الواء القياس كانوا مخياسي أربع الأصل والفرع والعين والفقه وأقرب هذه المعادلين باقي الأصل هنا هو المعادل الأول ثم الثاني يعني إيه وصول الفقه يعني أدلة في الفقه وبعد العلماء قابل التالي هو أبقائنا المستنملة في الفقه ولكن أقرب أدلة شنو الفرق اه بين اصول الدين تعرف شنو بالضبط يعني انا على تعرف يعني اصول الدين يعني دليل استخدام يعني اصول الدين يعني دي اصول هنا المراد بيها ادي معنى المعاني كلمه اصول الدين دليل ماشي قام قاواعد الدين ما اصول الفقه اصول الفقه دي كلمه اصول دي, دي, دلت... مش... دي, دي المسؤوليه تعريف في التعريف هو ده عليه اما المصادر ادله اما مصادر قواعد Aho, signalizuji, že to, mám nemůžu, بص يعني اقرا بص انا بس عشان مش ندخل في المشتر. ماشي قوي هنا احنا بنتكلم كده بعدين بالكو في البق لا تيجي من من الراضي بصوا زي ما احنا في المرحله بتاعتنا بالعلم النفسي علم اصول نفسه والحاجات المهمة في العلم النفسي اما التدقيق العلمي عندنا كانها الخليه المرحله الجايه عشان كدا انا بس ماشي ولكن انا برضه عايز بالمره نرى الكتاب عشان ماشي بدلاً ما اختار لكم على حاجاته خلاص قصة بخلصنا كنه ماشي ولكن يعني أنا بر... بابد هلكم هم في الآخر المقصود هنا أنا أقصد الفقص إيه أبي نزل. ماشي ودي مثلاً اللي بعد ذلك قرسة يقول له إيه يعني أحمر مش عايلي ممكن ما محدد إن شاء الله لنهأولوكم العلم نواصل الإشكالية أقصد الفقص في التلطيط العلم إن شاء الله سهل إن شاء الله إن شاء الله أكون يعني بإذن الله بإذن الله يعني أكون خلصت يعني ايه قريت حاليا عشان من خلق وذكرت معه التلت من الشيخ على انا خلصت الكتب يعني في الوصول وغير الشوائط والسياسة ماشي؟ غير اللي انا خلصت ايه مع الشيخ فوضي سنوازل وجمع الموزر يعني إيه من الميت الحبات التانية مع الاخوة فان شاء الله في الوصول اكونت بإذن الله كعلم يعني تعلم ايش كي في التبقيق دي ما احنا جامع الشيخ, الشيخ. ما طيب تعريف وصول الفقه باعتباره علما. هو وصول الفقه الذي هو علم على علم من علوم الشريعة فهو كمعرفه بفوازير مجموع طرق الفقه الإجمالي وكيفية الاستفاة منها وحالة المستهد هو اختار تعريف الراضي هنا مجي؟ يدع ايه؟ وصول الفقه يضع عني بقى مجموع طرق الفقه الإجمالي طرق الإجمالي حينا نسميها الأديل الإجمالي الأديل الإجماليه, الإجمالية وقعام السنة وقياسه الإجماع والص الصحاب والصحاب بزر والصحاب والصحاب والرسالة سب الزراعيات والعروض ماشي كيف الاستفادة منها زي بقى يستفيد منها اللي يستدريها وحال المستفيد اللي هو المشكلة ماشي وبيتكلم عن مقالد مرة يعني ماشي طيب قبله مجموعة طرق الفرد أي مجموعة الطرق التي توصل إلى أدوات الأحكام الشرعية العملية من أدلة المفصلين يعني عايز مجموعة مجموعه الادله هو دي عبر الطرق دون الادله دلوقتي بس هو عايز يقول ايه عشان نفهمها دلوقتي وبعدين هنعرف ايه عظم بالطرق على الادله كلام الرازي يعني مجموعه الادله ماشي ان هو القرآن والقياس اللي ايه القران والسنه وقياس الجماع اللي توصل لادراكي الاحكام الشرعيه من الادله الايه التفصيل مع الطرق دون الادله ده كلام الرازي دي عظم الطرق دون الادله الادله عند كثير في من العلماء تشمل المنفذ القوي مثل القياس والاستقراء وغيرها من, من التي جعلها على اشكال احكام إنما تطلق على المسوسة القطعية ويجمع القطعية تخصد في المناطق وبعض المناطق فالعن في الفئر بيقول الأدلة على الإيه ماشي. فقال لخلص أنا سامي مجموع فرق فرق عشان ايه؟ اتدخل ماشي. ولكن إحنا ما نقول ايه ما معرفة الأدلة الإجمالية أصدر بالأدلة الظنية بالقطع مش أصدرنا بايه؟ قطع بس مش مشكلة ماشي. يعني ممكن نقول مجموع الأدلة الإجمالية ده الفقه الإجمالي مش غلط وأظهر بالأدلة هي القانونية والقضية مش مشكلة قارب الإجمالي نسبة إلى إجمالي معضلات التفصيل عبارة بالإجمالي يخرج طرق الفقه الطف يخرج طرق قلب الفقه التفصيلي التي يعدل بها من عمل الفقيه كما أستجب يعني الإجمالي عن الأصولي مركزي القرآن السنة جيمعان قياس، كده بقى القرآن طبعا نحش طيب نمسك بقى القران ونعد عليه وكيفين الاستدلال منه نحط القواعد اللي بنستدل بيها الايه الصحيحه يجي السنة نفس الكلام يجي الاجماع نفس الكلام يجي نفس الكلام نخلص كل الحاجات نفس الكلام كده الاصول عمل العالجي يجي الفقيه بقى ياخد القواعد دي والحاجات دي كلها ويروح بقى إيه داخل في المسألة يبقى ايه الايه التفصيليه اللي لها تفصيليه اللي في المساله اللي انا بقى طبعا عشان كده وعلى الأصولي الذي يتعلّق بالآية من القرآن بخصوصها كيف تدل على الأدلة عليه من الأحكام والحديث الباعين والقياس الباعين، إنما يبحث في فجاءة الكتاب والوجيات السنة والوجيات القياس، فبحث في عوارض تلك الأدلة يوم توصل فيه من قوة أو ضعف، وإحكام أو نسخ، وفي شموليتها وتكرريها وتفيد الجمع بينها عند تعرضها في هذا المقام من المان مان من المانحة جيدة، يعني إذا أصولي يبحث في يبحث في الآية والحديث بحب. لا يبحث بعينه يعني ولكن ولا قياس بعينه يعني بوش القياس كذا على كذا لأ ما نحسل لي مجدين بتشغيله لما هو يلحس في الأول في حجية الكتاب حجية السنة حجية القياس حجية كذا حجية كذا حجية كذا في أول حالة وبعدين عوارض تلك الأليلة بقى وما توصف بهم قوة يعني في قطع وفي ظن فالقطع القطع إيه الظن دي. طيب في الظن في التعارض هنقدم أنه الظن القطع خلاص ما مجي بسك بقى إيه؟ احكام او نسخ. ايه من القرآن منسوخ و مش منسوخ ايه من المحكم و من نشاء. يبتدي بقى يمسك ايه. ماشي. وفيه شروطها شروط هذي ايه. يعني شروط الحج. يعني ايه حج. طب. ايه شروط الاجماع ان انا اعطيب له حج. ايه القياس فوق يعني. ايه القياس ان انا اعطيب له حج. ماشي. ترتيبها. طيب أنا دلوقتي عندي أدلة مثلا كتاب السنة إجماع القرآن والسنة ترتيبهم أعلى من إيه من قياس الإجماع فلو في القرآن صريح أو سنة صريحة خلاص مش هنفع هنا هي مش أصد قياس الإجماع مع الإجماع قصدي قياس مثل الصحابة والذئف والنصاب سنة إجماع من القرآن والسنة أصلا ما فيش فأعلى منه ماشي طب أنا عندي القرآن والسنة خلاص صريحة خلاص مش هحتاج ذي طب أنا عندي ما عنديش القرآن والسنة صريحة ما هحتاج ذي ماشي عند تعارضها في نظر العلماء ما هي؟ ماشي. وبرضه التعارض لما يحصل تعارض بين الحلال، هنتي اللي كل حلال دي أصول اللي ينزل. طبعا زمان العلماء قبل ما يدي الأسم العلم الأصول فخ وفخ كانوا أصوليين وفقهاء. فالكلام ده كله موجود في غضب الفخ. شوفوا معايا. وفي واحد يقول مثلاً أهل السنة مش تبي أصول الفخ؟ يعني مش عم يلبس مش عم يلي عار الفطرة مش عاملين يبي أصول فخ في في الفطرة؟ لأهم كانوا إذا خلو أصول الفطر الفطر إزناً. والمجوم بقى زي النقود دايما عيداً فوصول الفقر فلا اللي أبليه بالأشعار مسلمين فوصول الفقر قوة بدل ما نبتدي علمه من الأول أخذ الخير اللي فيه واشهل الغلط فرعان الخير واشهل وده من إيه من تجرد أيديم أو لا يعلم مثلا أنا أخذ إيه الحكم الله لديه بس ده معنا أشير لأي حبارة فاشهل الحكم الغلط وحط الصحي أفهم معنى؟ أه من وظيفة. لا موجودة لا كيفية الاستفادة.. اه اصدقائنا مركزت باكت على معرفة لدات الجمهورة فكيفية الاستفادة منها هيولة؟ ماشي؟ وكيفية الاستفادة منها؟ المسخة النسخ. الأصولي في باب بحث في الأصول اسم النصفح. ايه هو النسخ؟ هو التعريف؟ لا ننظر في التعريف لا ننظر في ثلاثة تفصيلة المعنى الجميلة وكيفية الاستفادة منها أي طرق استفادة الأحكام من الأدلة والأمراض الموصلة إليها وهذا لا يشمل طرق الدليل المنظية والعقدية وطرق نصب الدليل الذي يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي سواء كان الدليل نصا من قرآن أو سنة أو نحوهما، أو من النص القياسة والاستسلاح المغلاليهما وهذا يدخل ما ذكره الرسوليون في بدلالك الأوفال والعالم الخاص والمقمد والمقيد والأمر والنهي والمنطوط والمفهوم وهذا يدخل معلش يدخل من أكرار أصوليون في بلالات الأطفال من العام الخاص للمنطقة المقيد والأرض لأنه يدخل نفوك كما يدخل طرق معرفة العلة المستنبطة من ذلك مما لا يغفر طيب هو يقول هنا ايه طرق استفادة الأحكام من الأدلة والأمارات الموصلية يعني الأدلة اللي هي القرآن هستفيد ازاي بالقرآن فهجأني القرآن مجتمع على ذلك الحاجة أدلة شرعية قواعد شرعية بيها بيستفيد بيها بفقيد في الوصول للحكم التفصيلي ده فراجل الايه الاصولي كاتبها ماشي القاعده الشرعيه دي منها مثلا ما ياتي من وجب الابني فوائد ماشي مثلا يعني ماشي طيب أدلة لغويه يعني مبنيه على معلقه العرب فايه القران جاء ايه باللسان العربي المبين فالعرب عندهم بيتعلموا ايه في الامر الخاص طريقة العرب ايه في الامر الخاص طريقة العرب انه عربي في المفهوم والمنظور طريقة العرب ايه في الحكم القياس طريقة العرب ايه في كذا وكذا طريقه العرض ايه في كذا وكذا فالاصول يجي بقى يوضح طريقه العرض في الحالات دي ودي عشان كده قلت لكم ايه الادله اللي في الاصول يا اما شرعيه يا اما ايه العقليه ماشي دي ايه العقليه اللي هي العقليه دي مش معناها ايه عقل كده مجرد حاجه لا المقصود بالعقليه هنا اللي هي ايه العقل اللي بيشغل ذهنه عشان يوصل للحكم الصواب زي القياس ماشي؟ فالقياس النبي صلى الله عليه للصحابيه ايه؟ لما قالت له ايه؟ هل على على ابي حاج قال ايه؟ أولو كان عليه داين؟ عن؟ فقال نعم فقال فدين الله يحقه بالوفاة هنا فاعتبره يقول الأبصال اللي انت تشاطغ العقل للوصول للحكم الصريعي بالطريق الصحيح دي هنا مقصود للأدلة الايه؟ العقلية زي ما يتم ناجم للأبي فهوازم برده؟ معظم الأدلة الأصولية مجتمع تارفة شععي ولغوي وعاقلي يعني فيكتملها التلاتة يعني أنت تلاتة اكتمل بعض توصل للدليل ده معضمهم كذا أصل وبعضهم بيتقنين وبعضهم ناشف فمثل ما يدري الوزب إذا دليل فوقيته فدليل صريح الشرع يدل عليه يعني من هنا الدليل الصريح لأن الصريح يدل اللي ما يدري الوزب إذا وبرضو دليل إيه عقلي اللي أنا مش عارف أعمل الوزب ده إذا بدفع ده أنا وزب إحنا خلص الحين حتى اللي سووه دي. مم؟ مم. لا لا ما مثلاً لا شويه هي بس الحين دي نظرية شويه. بعد كده هنرجع تاني للحاجات اللي هي سهلة. شوف عشان نخلص بس الحين العملية عشان نخش بقى في الجانب اللي هو طبيعي. عم سمعت؟ هي حتة عطيني كذا أنا كده. طيب. أنا بس عايز أخلص الحين العملية اللي تدخله هو بتوه. خلوه هو حال المستفيدين أو كيفية تحال المستفيدين؟ المرابط المستفيد صنفين. وهنا داخل المقالد كمي. بعض العلاق بين المستفيد بيه هنا ايه المجتهد. هنا رأيه المجتهد والمقالد. فالمجتهد يستفيد الحكم من الدليل او الامارة التي نصبها الشرع للتهدي الى الحكم. والمقالد يستفيد الحكم من المجتهد بسؤال يعني. كيش مشاكل. محل المجتهد والمقالد مما يدخل في أسول الفقه فالعلم هو شروط الاجتهاد والوعي المستهدين واداء الاستهلاك وحق التقديم الاستفتاء وما يدفع ذلك كله داخل في الاسكوليف. هو... نعم شروط الاستهلاك وحقوق انواع المستهلكين واداء الاستهلاك وحق هو حق داخل بقى في حال المقدم مثلا خلف الشخص واحد خلف كده واداء الاستهلاك هو التقديم الاستفتاء داخله فيها ايه؟ المقال ذلك كله داخل في الفتح. ماشي طبعا بقى ما قالوا ان اللي ده مش الاصل اللي هو داخل في الفتح بس دخل طبعا عشان كده ما انت التعريف من اشور التعريفات التي ذكرها المسلمين يعني ان المؤلف هنا راي التعريف الرازي من اجمل التعريفات الايه اللي ذكرها المسلمين قال انه عبر من الاطبق دي حته في المنطق العادي ما ينظر صراعي من الكلف ليس التصريح حقا من طرق ان اللغه منطقيه على عنها الجوهر يبقى راي المؤلف هنا ده نسميه مجموع طاقه الفخ المزنيه بواسطه الاثخانه ده مش مسألة ان في كده يهمنا دلوقتي المعاني يعني ماشي طب في الايه تلفظ المرحله بقى الشئ من لو صوت ولا جاي ماشي كما انه يمكن الاستدلال عن قوله طرق الفخر ادله الفخر لو اعتبرنا الادله الادنيه اغنيه لان الدليل بيشير على خضعي وظني على الصحيح من قوايدنا لو كمان كما سائد نشوف بقى الراجل الدليل بيقول مقاله طعن بيشير على الايه على الضم وهي من جعل أصول الفقه هو العلم من جعل أصول الفقه هو العلم بتكبد على سبيل الإجمال وكيف نستفاد بإعلانه أصول الفقه العلم بمجموعة طرق الفقه الإجمالية ونستفاد منها حلل العلم غير الخلاف إيه في العلم كذا أو ماشي. طيب ما هو من عرف طرق الفقه الإجمالية وصفت الاستفادة منها وحلل ماشي العلم ده بصولي. بصولي هو نفسه اصول الشركه نعم الاصولي اللي عارف الاصول اللي عارف الاصول ماشي طيب ومحمد سعد اطلق اسم على كل من له اشتغال بعلم اصول الفقه تعليما كما كان شائع اطلاق اصول على الجملة الغالبه من مسائل هذا العلم فصحى على الشائعان ده المسمى اصوليا من ادرك غالبا مسائله بالفعل وكانت له ملكة تمكنه من إدراك ما عدله دون حاجة إلى تعلم علم جديد أو التوقع عن عائل أخر يعني نفس الكلام في فقط تعليق إلا عنده العلم وصدق لحضر في زين بعظمه ويبقى في جزء منه بس مع إيه يعني واحد سألوه أنت معرفش يعني الجاوط اللي تعلم لوصوله ولكن بالملكة القريبة هيعرف يوصل كقدرة يبقى كده عنده العلم أو تبقى أصوله في العلم طيب. طيب يخذ راحة ثلاث دقيقة عشان الشيخ محمد بس اللي عايز يفسف سمعه دايما قلبه عليك مش عايز يعني يبقى خالفوا حاجة عليك بيه الخامس دقيقة دلوقتي. بس انا عايز اخلص الجزء اول كله عشان نخش بقى في المهم يعني في النعمعة تاعت الوصول ان شاء الله الجزء مرميك البس الاول ان شاء الله يبقى فقه اه شو الساعة ونحو ساعة عشان احنا عايزين يبقى انت بعد هذه المرحله انتم مؤهلين لدراسه اصول الفقه مع الشيخ سلمان وعلي الشيخ سلمان بالطريقه الايه اللي هي بقى ايه كتب الايه السنه اللي هو مكوته من اللي هم السنه اللي هم المنطق الثالث يعني ساعه ثانيه زي جامعه الامام الازهري راس الناصر فما احنا عندنا العلم نفسه بتاع اصول الفقه وعن وعندنا برضه اللغه اللغه مع علم المنطق اللي هي مقدمة في علم المنطق خلاص كده انت هتخش مع شيء تشتغل صعوبه في فهم الايه اما لو دخلت على طول ه... هتتعب وبرضه هتبعى مقدد فيه مش فاهم مش طرح تدري الخبايا ال... ال... بتاعتهم ويممكن تدريك معاني كويسة كويسة <تصفيق> <تصفيق> نعم العكس <تصفيق> العكس يعني يبتلون العكس اوه ابرحيس تحبوا ان يبتلون بال... الاصول ولا نعم <تصفيق> أنا رأي رأي احنا نأتي من المغرب للعيش على الأصول. لعشان الشق ممكن. يجي بدل يجي متأخر. فاين نحو ايه؟ تفاضلي؟ لكن أنا قلت مثلاً هنبتدي بعد العشاء على يجي واحد جالع الأصول. بتو تيجي الصق أو أنا بديتكم خلق فلن. في مزاجكم خلق فلن. فلو هيجع الأصول وعندن الشق صعب ما فين تيجي العيش على أعلى تلت ساعة هو يصير بايه؟ لكن معظم الأحترقات النادرة أحترق الأصول أو كل الأحترقات النادرة أحترق الأصول. فما يبتدي من المغرب اي احنا طمننا ان اصول خد ساعة على الاقل صح لكن لو بعد العشاء ممكن مره ساعه مره ساعه ونص مره تتفاجئ وما حدش عارف حاجه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طبعا شيء حصل الشيخ الشيخ سامر بيه اعتذر عن ناس النهارده هو ده عايزني اخلص ايه انا مش كويس طبعا الواحد بيحس ان هو بس القصدي من جهة. كويس من جهة. لكن من ده اكبر مش كويس يخلنا العين. يعني. طيب. ده تخش كده فاصلتهم القصدي عليهم. مستنى <تصفح> شوية. طيب كده عايزين مع بعض كده وان تحكي بتاع زمان ده. فهيشتاج اللي هم بتاع زمان كده يعني كده. ويقولي فاتيجي كده كانت جميلة <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحكومه <أخبه> بيقول ان احنا ممكن نعين يعني آآ بيقول يعني كل مرة هنبقى هيقول بيقول عشان عايز يحضر لا كويس ولا مش هحضر لو حاجه هحضر انا هعمله فطبعا لو هتحضر هيبقى كويس عشان نحط المعاني يقول يعني اللي حضر يحضر يحضر هيستفيد اكتر من مش حاضر ماشي ان شاء الله خلاص التعليم احنا ان شاء الله نرويين دليل يمشي عالبيه في قول بقادر كان طبعا اه فهنحاول نفط توزيع للمنهج بحيث نخلصه في وقت معين. بحيث الكتاب كله يخلص في وقت معين معاهم ودي بعض الاخوة واحدة من شاور الشيخ اختار فرامة كده قال الشيخ اسامة يعني ايه لو ابتدى معاكم الاصول المراجع الراجع هيخش في كتب كبيرا انه كنتم السبب فإلا فاتكم اولا المرحلة العنية اللي بنتوا تعرفوا الاصول تعرفوا الاصول مبسط كده ساعة وخلالك تعرف وصول من هنا مش يعني زي وصول في الموبايل يعني زوارقات ده وصول الوصول يعني وصول كلها تعرفوا مش الزوارقات الزوارقات بدل سعى وصول ده أهم حاجة الوصول لكن أنت هنا تعرف يعني وصول شو أرقام بس من غيطة عقيد وافزي ومنطقي وكذا وكذا والحالة الثانية المميزة اللي أنت تبقى خلصت الوصول في وقت وليه. يعني خلصت عين الوصول كامل في وقت أولي وبعدين إذا خلنا بقى تاني فهتسهل على الشيف إنه خلص المرحلة ذاية بسرعة بيعشمتوا خلاص خلت وصول خدته ايه خدته منطق لكن لو انت دخلته مع الشيف كنت ما خدتوش ولا خدته منطق ولا خدته مش عارف ان شاء الله ممكن اتوضعها مع سنين كده باذن لكن ان شاء الله لو خدت الحاجات دي والشيف خلص راح مخلص بقى دخل معاها مصاريف المناظره الاوليه او, أو جمع الجامعات ان شاء الله ممكن تخلص ال سنين ده تخلص في نص سنه السنة ان شاء الله احنا في وقت غلط على الشيف بقى خلص على كده نص سنه سنه, سنة السنة مش حاجه مش غالي زي الفقر. الفقر رو خلص مساء. ده مستحيل. الفقر انا سؤال. فهو برضو وصول كثير يعني دي مش فصول اتنميش. طيب. نخش باع الكتاب. موضوع وصول الفقر. يقول ايه. موضوع هذا العلمي. الادلة. سواء ان كانت قضعين ام نظمي. وقيمة موضوعه الادلة والاحكام. الاصل في علم وصول الفقر هو ايه. الادلة الجماليه هو الاصل. ماشي؟ وطبعاً الذي يظهر من تعريف الفخر الرازي الذي ناقشناه في المسرح أن هذا العلم له سلاسل موضوعات رئيسية. أول حاجة تطرق الفخر على سبيل الإجمالية أدلة الإجمالية، ويقصد بها أدلة من نوعينها، زي زي ما نوصلنا، والظني المثمر. هذه الأدلة كلية، أصلاً في علماء يقولوا كيف تنسد منها وما هي أوجه هذه الكلية؟ وماتنا ده بيقول كلمة كيفه الاستفاده منها دي بيسميها الأدلة كلية اللي هي مثلا امر قديم وجو ما انتصر البخاري ولان ده دليل دليل كلي ماشي مش غير دليل تفصيلي يعني على الاصطلاح بتاع البلاغاء دول هيبقى عندنا في دليل اشمل اللي هو القران والسنه والقران نفسه والسنة فيهم أدلة كليه زي امر قديم وجو ما انتصر البخاري الدليل الكلي ده كل دليل كلي برضه مش تفصيلي عشان بيدخل في حالات كتيره ماشي يعني اول نقطه الادله الاجماليه بقى <تصفيق> اه اه بس طرحت عدد العنان ماشي وايه وهي بقى الادله الكليه دي بقى الاقتضاء مش بنصف قريها الخاصه فين بانه خاصه العام انه يكون مخير يكون المنطق وخ... وهكذا والامر يفيد المره لا تكرار الحاجات دي كلها اسمها أدلة ايه كويس وبعدين ما الادله الكلية دي في بقى أدلة توصلها بس الايه او الحديث أو القياس العبد على مش على الامل في كذا ايه التفصيل ماشي طيب يبقى ايه بيقول انا هنا عندنا ثلاثه موضوعات رئيسيه هي اول حاجة حاجة في العلم اه اه اهم حاجة في العلم هو الادلة او طرق اوصاف الاستدلال ف عشان دي بقى الوالد والطعام اللي هو اللي هو اللي هو اللي ده تمام بص هو دراساته الاحكام في الفقيده الاول صح اول باب اللي هو ايه؟ الاحكام اللي هو الجزر المصعب الأحكام في التحديث والفقه الجديد الأول الأحكام التفاهة الأولى تاني حاجة اللي أدري الأجماليات كيف تنتستفده منها ده بارد ماشي وده أصله وصل الفطر ماشي تالت حاجة اللي هو إيه حالة المستفيدين ماشي اللي أدري الأجماليات كيف تنتستفده منها هدي وصل الفطر صحيح باب الأحكام ده هم كانوا زمان يعني معتبرينه اللي هو حاجة معروفة والمفروض كل أم عارفها اللي هو فطر العين أو من باب اللي العالم اللي اللي الطابع العلم يعني بيتعلمه قبل ما اخش بقى في اصول الفقه اللي هو اصول ده وحال المستفيد ده برضه تابع لايه بعد ما انا اقول ده تابع للايه عاد من بالمره يعني اقول لك حال المستفيد فالأصل في علم اصول الفقه الادله الاجماليه فالقالوا كده موضوع الأدلة قصده مين اللي هو الأصل في اصول الخواض موضوع الأصل والحاله الثانيه كده تابعه ما تحطش في الموضوع الأصل ثم تيجي موضوع يعني موضوع الاصل وبعدهم قال الادله والاحكام ماشي؟ اللي هي ما دخل الأدلة، وباب الأحكام اللي في الأول دخلوا ومضموا الموضوع بتاعصول فترة مفهوم معا؟ وبعضهم قالت ثلاثة الأحكام والأدلة الإجمالية وكيف تستفاد منها وصفت الإيه؟ المستدل. والرواز لرأيه الاثنين اللي في الآخر، اللي هو إيه؟ الأدلة الإجمالية وكيف تستفاد منها والتالي مستفيد من خلال الأحكام ده حاجة المفوط إيه؟ وفوت أي حد يعرفها برسول فترة ولذلك باب الأحكام ده مهم, جداً مهم جداً من ايه بالشخص اللي هيبقى هندسة وطب وكذا وعايز يعرف الدين وممي جدا مرد البدل اللي هيبقى الداعي للعاصل والجلس ماشي وايه وطبيعي اللي قاد دع يعني دي مش لازم المكتهد بس يعني عاصل شوان اما دي الاجبالية وكيف تستفد منها فاهميتهم كبرى للعاصل المشتهد وهيبقى الداعي والمهنوس اللي عارو حام الفكرة كده عشان كده فاهم قدرس والدين إذا ايه موضوع وإيه طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد فيها لديك بنوعانه الخطاعين وظنين يعني نفسي كاملنا وليان اختفق عليه المختلف فيه والبحث فيها أشهر حجياته حجياتها وقوتها في الإصاد إلى الأكرك مشروط حجياتها وترتيبها وجميعها عرض. يبقى أن أصولي البحث في طرق الفقه بحسن حجيتها قوتها في الإصاد إلى الأكرك خلي بالكم قوة دي مهمة مهمة جداً ما إيه عندما كون في تعارض ماشي؟ دي مهمة فيه يقول لك ايه الاصل للسنة اقوى من ايه؟ من صح؟ ولا لا طيب بقى في بقى حص دقيقة فضولة الحديث الاحاد اقوى من قياس ولا ايه؟ اقوى لا ايه؟ اقوى لا ايه؟ اقوى ولكن عاطون؟ على حسب الصحة والضعف صح؟ فالضعيف؟ لا قياس اقوى صح؟ طب اللي هو حسن؟ اقوى على اللي هو الصحيح كله يعني اقوى على طول من القياس فايقول لك لا القياس الجلي عند اصولين بقى ومفقهات القياس الجلي اقوى من القياس الافتراضي ماشي اقوى من الايه من الحديث الحسن للغير في أصلاً بعض العلماء انا اصلا قال صح حسن, حسن للغير ولا ايه بعرف زي ما احنا عامل دلوقتي الحديث الحسن للغير ده عباره عن ايه يعني انت يعني بنسبه 55% صحيح ولا أما فما انا عندي جلي فدي ما راوت البنين في بس الاصل الحديث اقوى من ايه قيصة إلا بقى في الحالة الاستثناء النذرة اللي هي يقول معنى برضو الاصل القيص اقوى للماذا من الصحابي خلاف من علماء ولكن الراجح في المسألة اللي هي مش ده مطلقا ولا مطلقا ماشي؟ فما ماذا من الصحابي ده يكون مثلا ايه الخلفاء الاربع فانت عملك حدث عليكم سنوات الجنة الخلفاء الاخرين ما ده يكون ماذا من الصحابة ديه اقرب ايه بيشمع فهو مجاش يستقرب ففي الحالة دي مش هيبقى قياس يعني انت ديبوا كده الأقوى منه ولكن القياس جالي الأقوى من مرضى من من من من من الصحابة عن الشبعية والشبعية والشبعية والشبعية لا القياس جالي على أقوى عمد الكل بس في قصد القياس بقى المساوي أو القياس المساوي فقال أيها بقى فهي مسألة الحالة بتدريسها فحتت بقى ايه قوة الأدبة في البساطة اللي كانت دي مسألة مهمية ماشي في قصد السلطة أقوى من القياس، القياس اقوى من الاستصحاب لدى على المذهب الشافعي ده اصلا بس حتى ما انت ناسه عنده اللي ما حالف قوه والله من اجماع السكوتي اقوى من الايه؟ من القياس نفسه في معنى بقى وماذا الحال برضه مع انه عنده مدرك الصحابي اقوى من القياس ولكن عنده لو قياس زي اقوى من ماذا الصحابي فرض في معنى كتة المرات دي مهمة، المرات دي مهمة. برضو مسألتي شروط حجية يعني الإجماع حجة في خلاف العامه أني الإجماع حجة هل الإجماع الطاعي اللي هو نقلي يعني هل إجماع سكوت حجة ولا أه، وإجماع سكوت حجة إيش شروط الحج، الإجماع سكوت الحجة وهل لما ييجي الإمام من قدام يقول لي لا نعلم له مخالف هل الإجماع وهل الحجة كل الحاجات دي ندرسها في المسجد. مثلا يعني الديفق ثلاثة ومسوط حجيتها وتأتي بها وجميع عوارضه، ايه الحالة ايه تيجي تقولك تخلي الاجمع مش اجمع تخلي القياس مش قياس صحيح تخلي السنة مش سنة اني بقى ضعيف سنة ضعيفا بقى السنة ايش العوارض صفة الاستفادة منها ثاني حالة وهذا ايش من طرق الديالة هي عقلية النفظية ماشي حقيقة المجازية حقيقية المجازية بطريقة منطوخة من المفروق بطريقة خصوصة من العنون وهذا نعرف عند المتأخير بطرق الدسطنباط كما نشمل طرق طرق ولا طرف غالبا طرق طرق معرفة العلة وإزراء الأقريسة طرق صح؟ طرق طيب الثالث حاجة صفة المشتهد والمقلد وما يتبع ذلك مشروط المشتهد وأحكامي وسبيل دفع التعارض والمرجحات يعني ما تتعارض حاجات عن, عن المشتهد تعني تصرف الزر ومعنى التقليد وأحكامي تماعها بالتقليل واحتمال ماشي؟ طبعاً. فوائد علم واصول الفقه طيب قبل من ايه؟ يعني إيه هو هذكر الفوائد اللي ايه في الواضحة؟ الواضحة؟ من اشمار العمر وبعد كنا ممكن بقى ازوج في الحديد هو الفوائد علم واصول الفقر لشانك ان العلم يشرفه بصرف الغاية من تعالوه الوصول الفقر له وغاليات عظيمة وفوائد من كبيرة في الدنيا الاخرى وهم غالياته واهدافه مياه اول حاجة التفقه الدين ما بالسلام قال ايه؟ ما يرد لابي خير يفقهه في الدين ماشي؟ التفقه في الدين ومعرفة ما للمكلف وما عليه من الحقوق والواجبات وهذا يحصل بمعرفة أصول الفقه وتطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية وعلى الحالات الجسيمة طيب الموضوع ده مهم جدا الوصول الفقه أساسي في مسألة التفقه في الدين وكل ما بتعرف في الصدق أختي حتى لو ما طلعت وصلت في مرتبة العين أو نظم الصداق الكامل انت بتزداد فقط في الدين وده بيخليك تعرف ماليك من حقوق واجباته وتدريكها كويس وأنت غصب عنك كمكلف إزداد في الموضوع الحادثة دي هتطلب حاجات متعددة بعضيها فأصول الصدق خلنا نقرب لك المسألة شوي ونخليك ما تلقطش ما تيجي ما تروحش بعيد فهديك مثال مثلاً في حاجات بسيطة جداً انت دراج بجات في الجنة ماشي؟ عايز تشرب ومش اعلم. صالت لحيط المسجد ولا تشرب. الاول دي حاجة والحاجة اختانية لو شاربت طعفة لطاقت. هم? مش مشكلة الحكم بس الماما دي هنباني عليك. هتعالها من ايه? بتعالها من هل تصال وانت اعتشار? وفي حديث بيقول ايه? حديث بيقول ايه? لا اصالت بحضر الطعام. فاستياس هيخليه طول العرضان ده يقاس على الطول وانا ناقص دي مساله ماشي فدي مساله هتتعمل المساله الثانيه حكم حيل المسجد ايه وحكم الوقوف ايه طيب ده مقروف ولا ايه يعني حكم الوقوف مقروف صح وحكم حيل المسجد ص على طال الجماهير يعني طبعا لو واحد خد واجب او حرام في حاجة والحاجات فهو طب الصوره دي اعلى من المقروء ده ولا موجوده اعلى من المقروء ده على فالفهم ده خليف تعرف تتصرف ده حاجة حاجة خفيفة خليف خفيفة بالنظر فشوه لا يعني؟ بس برضه مهم صح؟ يعني انت عايز عايز بخلوه؟ في بقى حاجة تاني أكبر مكتير في الدعوة بقى ماشي قبل الدعوة في التعرض بقى انت لقى في تحيط النظر قصدي الأزاني ماشي؟ انت عايز تطبع علم فده طال العلم دواجب ايه؟ موسع. ماشي؟ والأداب دي سنة مضيقة. طب هل يقدر الوجب الموسع على اسمه هذا ورسوله قدر عجل الوزنة؟ أو يسأل أوصله هذي؟ أفهم معاه؟ الراجح للسنة المضيقة تقادر عجل موسع عشان تفعل نفسها نفسها ده عنده وجبات موسعات ولكن ده الأصل. ولكن يكون الوجب الموسع قد ضيق. يعني طبعا. ضيق. يعني الدرس يعني ايه الدرس دلوقتي الشيخ ابو محمد بنتكلم مثلا ما عرفش الاقي ادان مثلا مثلا يعني مثلا او او او يعني عندك امتحان و انت هتصعب لو ما ذاكرتش واجده دلوقتي مثلا يعني مش قصدي ففي الحالات دي ممكن يقدم الايه الاصل هو لازم اصلا بس مستضوم في الحالة دي مفهوم معانا تدي الاصول ده ايه بالضبط خليك انت تمشي طبيعي انت في تعب ودك في الدعوه بقى كتير يعني تمام يعني من ضمن حته الاذان دي انا كنت داخل كليه كنت باخد نص النور في الفروق دول فقلت ايه اصلا ان انا اخد يقول لي انا بنزل الايه الهم الصفات بتاعتي وسط الفروق دي فقل لي اسيب صلاه الجماعه واروح انزلها ولا ايه أروح أروح ولا اروح اقول ولا اصلي الجماعه وبعد كده انزل قالوا ده واجب ودي سنه المره المفروضه مع على السنه ماشي تمام صح ولا هو رضب <تصفيق> من انت مو لا ان صلاة الجماعة راجب صلاة ايه خلينا نقول صلاة الجماعة شو؟ على قولي بعض البيانة مرضو غرب ليه؟ شباك المستعبودة ايه؟ النبي الله مع وسلم كان عنده مواجبات كثيرة ويدكوة ولكن كان حريص على ما مفردش فيه أبدا تقول انت عصدنا ما كانتش مفرد فيه أبدا انه مرضو بس فاتوز الواقع مستعب وصلا ايه؟ مأموم ليه؟ مساء ابن عبدالرحوان ابن عبد مرضو في ح يبقى انا بقى هدعم بقى ويخلي الناس اللي معاي فأولات وصلاة الجماعة تعبودا عشان اللي بيسونا ويبقى لا يبقى انك ما دخلت بقى يبقى فهم المسائل الاسورية يبقلي تعبودا ويبقلي بقى دعوتي ان انا مروحش اقول للناس حاجات بقى ده انا بقول لكم في مسائل البقية في بقى مسائل عظيمة ممكن بسالة عدم فهمها يحصل بلعب يحصل مشاكل وناس تدخل السجن وناس تدخل بنامي مش على جاسة ونستفرح الدين وإيه يعني متكلم؟ أنت بتتكلم في إيه مفهوم معا؟ يعني المشاكل فالداعي محتاج جزء لأصول الفقه العمل اللي هو يخديه ويدعو ومضبط في دين في الدعاء طيب فال... فأصول الفقه اتفاقه في الدين عموما وكل ما تتعلم أكتر كل ما بتقف اتفاقه في الدين فبعرفة ما المكلف وما عليهم من الحقوق والراجبات وهذا لحظة المعرفة وصول الفقه وتطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية والحادثة الأيام المزيدة وقد يقول القوائل إن الفقه قد جمع, جمع من قبل العلماء الصدقين ويولد فيه الدوائم الكبيرة فلا حاجة إلى البنء من حيث بدأوا فمنطقة حاجة لدراسة علم ووصول الفقه يعني إيه يخش على فقه عطول مش لازم عطول لا إيه يشوف هم ونع من الإيه يخوة بعض الإخوة ستافيين يعني أهم لاتن فقهين ها خش على فقه عطول خش على التواصل معظم سيكون كامل بالعلم. ماشي. وليس ما واجب أن قصّلت ما كتب في علم الفقه يرغم الطالب تعلم أصول الفقه. لع اللي بيعرض هذه الثروة الفضائية الضخمة التي اختلفت فيها أقوال الفقهاء تعبر أدلتهم على الميزان عادل. يعني يعرض هذه على الميزان عادل. يعني على الميزان عادل المتعلم بيعرض. ماشي. بيعرض هذه الثروة على ميزان عادل والمح المغثر خطأ من الصواب هو أصول الفقه. فمن عرف أصول الفقه نظراً وتطبيقاً يمكنه أن يعرف من تلك الأقوال والمباهر ما هو أقرب إلى الحق وأجرع على خراع الشريعة والخلاصة أن كثرة المؤلفات الفقهية تدعو إلى تعالى بهذا العلم والتعامل فيه لنقضي الأقوال وبهان الواجهة وما النظر يبقى هايخش بالفقه مرضيباً لأن أصول الفقه, الفقه هلقى مقلبة ماهب عمل هلقى مقلبة لأشراف الآخر الكلامة للشيخ بيقول هون يقتلع منه هون يننفذوا أو يفضل هو القانون بيقول هو اعملوا ايه انا هتعلم ومش عايز التقليد وانا عايز الايه اللي, اللي يسموها الاجتهاد او الانتباع او الكلام يعني في اخر المقال هو ايه هم هو, هو قالك والدليل قال الاجمي مثل السكوت مثلا او دليل المنع عامل مختلف او قال لك الدليل الحديث الدليل ده وانت في الحديث ده هو استدل بالتخصص الخاص الخاص العام وانت متعرفش التخصص العام يبقى انا ممكن طب ايه ده خاص وخاصة العلم اه اه اه اكناك بس انت مش كان مفعل وشف عمال بس العمل بقى في الاخر اصول فقده هو ايه الادلة والقواعد اللي بيها تقدر تفهم انك قول تقدر تستدلم وانا الصنة وتقدر تدرك الراجح من قول انا الصنة فلانا مش عنا فقاعدين ما انتا تقدر مبالد بقى انتا متعلمتش ايه التعاون السعب هتتعلم الاصول من ايه مكنتوا من فوق شوية القرعة دي خلناها حتى فورا تلاقيه وخلناها حتى تلتها في الايه في الايه فعنده كده شوية حاجة كده المخلطة ومشتغلت ربحك مفهم معا؟ دي بقى انت في الحاجة مبقيتش تتهي باطل هتروح بقى تكتير بروح تتكلم الناس والله ورد الناس في تلتها بسبب اللي انت مش واخد القرار دع القرار من في السلسلة بطريقة سنولة سنة دانية سنة دانية ومشتغلت كنتر استخراج القانون السنه والبطاقه الصح يجيب الوصول صح ماشي بس انت فتحها ناقصه مش مرتبه ذهنيا ومطبخه اتفضل لو عندك بقى غير بقى لو ما عندوش اللغه غير ان هو مش كده طب ايه انا ولا وصلنا للشوارع والمدقات والعباده صح في طول ده ناقصه حاجه في حاجه غلط عندي وساعات بتبقى قاعده اصوليه منع ألف 1000 فته كنت يعني فيه. وكمان ال اللي كمان حتى الداعي المرات تديه عن نور الله ما تصوين يعني الناس عنده مراد فهمين؟ ففي في لغط بسبب جامد وسال لا السلفيين بيقولون الأزمة ما السلفيين الأزمة ما عنده الحمد لله المشايخ يعني ترد يعني المشايخ تدو كذا خلينا نقول المشايخ تدو كده, كده المشايخ اللي انت بلاتي بيوزدارك ومشايخ في جزء منهم كان بيون كده شبهة موجودة بيون كده فوقت الابت ولكن طالعنا بيخشوا يعني فيها بيبتدي ايه لكن في بقية الوقت ايه ما كان هو وشيطه سامح عامد يعني يعني في السنة بتاعنا كان بيون كده ماشي فكانت شبهة موجودة عند حتى المشايات حتى لما شبهة الوقت كان ماشي بس يفتبعوا بيخارطوا ماشي بص على السيافين يدرسوا على كتير من السلافيين اللي هم مش معهد عليهم. ما يدرسوا شوفوا فوق. يدرسوا القرآن. يدرسوا صحيح موزم وكذا. يدرسوا ممكن يدرسوا شوفوا فوق. يدرسوا هنا ايه اوطان يدرسوا شوفوا فوق. فهم؟ مدرسهمش ليه طيب. سنوان فاهم كده. طيب. هو قدره ميزان اللي أنا عادي عليه أقول. آه. سلسلة غير ميزان. هو ال. اللي عنده <تصفيق> على ال. صح. آه. إذا أنت رأيتِ رأيت مي... عندك الميزان. ماشي؟ أنت لو ما عندكش الميزان أنت قاضل. أنت قاضل صح. إذا عندك الميزان عندك على النظر فبالتالي لما ثقيه يختلف.. لهم كلهم اتفقوا خلاص. مخلص لما ثقيه يختلف مع ثقيه انت تقدر تدرك ايه؟ بالنسبة ايه الرابح بالنسبة طيب الحاجة التانية اللي فيه بقى مسائل كتيرة مدمن على ظروفه يعني على حاجة حادثة على حال ايه كنته فمظل؟ فإدراكك للميزان ده يخليك انت يعني لما الفقهاء يختلفون طيب ايه أنا... ما تتعلمش أنا... انا لو عملت بيه هضل فمصد؟ أنا رهبت لكن إذا أنا مش فهم الميزانة مش حل إلي أنا أقلت فمصد؟ يعني في بعض المشايخ قال لك إيه يعني قال أنا من أكبر أسجان تعبين المصول للسخة ده شيء ده شيء اللي ما نديحلش عليك طمعاً هو رفزهم بلا في شكل فمعان؟ ليه؟ عشان أولي لقيت في الآشر دا دي كذا وكذا وكذا وكذا في ودا خلاص مشي وقاعد يمشي من ما يتعلم ده انا من, من في اخر بعد ما ابتدى يتعلم اتعلم اتعلم بعد العشرين سنة اكتشف ان هو كان ماشي غلط طب ما هو اتعلمته ظروفه الاول بس هو ما عرفش فده حصل بعده عقله ده دي اول دي تاني حاجة معلقه الحكم الشرعي لكل ما يجده من الحوادث والوقائع التي جاءت فيها بخصوصها نص صريح ولا ظاهر بين يعني نص أي لم يرد بخصوصها نص صريح ولا نص ظاهر بين ولم يتكلم عنها الفقهاء أبو السار بقونا لعدم نجربها في عصرهم نحن نرى في هذه الأيام حجم المسائل التي تعرض على المجامع الفقهية من حيث عددها من حيث عددها ومن حيث خطورتها وأهميتها وتعقيدها حتى إلا بعضها تتوقف فيه علماء المجمع الفقهي ولا يصدرون فيه فتوى لعدم اجتمال صورتهم في أنهلهم أو الحاجة إلى مزيد بحث في الأدلة أو الاختلاف في تكينه. طبعاً دي مؤتئ إن طلوعه فندعيم وصل فضف العدد كثير تز تز تز تز لازم ما توصل بقى للمشجع فين الشخص يعني وصل لحال الاستهاد فالحال يقدر يستطيع اللي هو ايه يعرف فهم صعب كل ما يجد من الحوادث طلوعه. أنا طول ما وصل في مرحلة الاستهاد ده يبدأ يبدأ يختار الأقوال المستهدين ما يتفش بده. لانظر مستدل بتاعه هو يقدر يعني هو صاحب نظر الاستدلال ما يقدرش يحكم في الايه في الحوادث المنصره طب ايش لو ما فيش مشاهدين يبقى في حالي يجتمع اصحاب نظر المستدل ما انتم عارفين بحيث اليوم ما كلهم بمجموعهم يمكن يعرفوا يوصلوا ايه للمشاهد الاخر وكان القضايا التي جددت في هذا العصر على غير الاثنين السادق التلقيح الاصطناعي واطفال الانيملي والرحم المستعار وتجريم الازمه عن الروبوتات الاستنساء قضايا الحسوب برامجه وهو برامجه وقضايا الحسوب برامجه وقضايا الانترنت واجراء الوقود عن طريطه والقضايا السياسية وطيفية تحليها فالقضايا الحدودية بين الدول ومعاش بها وده طبعا ايه؟ بس هاي كتلة جدا احنا محتاجين ناس بلاك الزرزون ويمشي في طرق العلم واحدة واحدة بغير نيوسا ربنا ايه؟ يعننا على ذلك او بمجموع ناس كتيرة يوصلوا لها. طيب معرفة الثالث شيء معرفة الوقت حكم الشريعة وأسرارها بالتأمل في علل الأحكام ومقاصدها معرفة المقاصد الشرعية الدلائل والحاجة والتحسينات وتنزيل كل مقصد في منزلة عند التزاحم ومعرفة ترتيب واجبات المستحبات لتقديم الأقوى دليلا. بل أكثر على ما سواه ومعرفة المصالح والمفاسد ومعرفة المعتاد منها في الشرع والمجرية ومعرفة درجات المعتاد لتقديم ما يستحق التقديم. إلى ثالث شيء ومدي مسألة مهمة برضه أصول الفكر في اللي هو بوسط الهم أن احنا نعرف حكم الشريعة وأسرارها بالتأمل في علا الأحكام ومقاصدها ومعرفة المقاصد الشرعية الضرورية والحجرية والتحسنية ولكن في مقاصد الوقت الكليات الخمس. حفظ ايه? حفظ الدين. وحفظ ايه? النفس. وحفظ ايه? العرض والناس والناسة. دول البعض ربما تخلوهم حاجة واحدة. وراجع حاجة ايه? العقل. وخامس حاجة ايه? المين. المقص الدين منها ضروري فلا واحد ضرورة دين وهنو ضيع. با ايه? ضرورة. ماشي? ماشي? صليم. ومنها برضو قتل النفس. لو نفسها تقتل. ده ما ينفعش. وما ينفعش ايه؟ من الضرويات ايه؟ حفظة النفس من القتل. صح؟ برضو المال. باحت مال وكله غيضية. ماشي؟ ومنها حاجة. حاجة زي ايه؟ يعني مثلا شرق الخبر ده؟ ده مش طبعاً ضروري. لان عدم شرق الخبر ضروري لحفظة ايه؟ العقل. الزنا؟ عدم الزنا ده ضروري لحفظة ايه؟ ماشي؟ طيب من المقاصد دي حاجة. حاجه زي ايه مثلا زي واحد مثلا الزواج بالنسبه له مش ضروري فما يقعش في العند ففي الحاله الزواج ده يبقى مقصده ايه مقصده حاجه ليه ماشي نشوف بقى لو تعارض مع حاجة تانية ولا ما تعارضش كده في الايه المال ساعات بعض الحاجات بتبقى حاجيه بحيث ان هي لو مش عندك ايه؟ انت تعرفت ايه بالحالة بس هتبقى في مشقة عنك في في فيه؟ فديه مقصد حاجة فيه مقاصد تحسينين فيه مقاصد ايه؟ تحسينين زي مثلا ايه مقلوب مثل ايه مثلا إنت, إنت, انت في البيت منظم مبتل مثلا من مصدار وشبه لها جميل بتاع انت بتعرف تتعبد ومتال ايه مقصد في, في الاسرة مثلا ممكن واحد يبدأ تحسين ده بقى بيبقى موجود في علم المقاصد وبعض بقوة بصول فقط بقى فيها حدة ايه؟ الكريات الخامسة دي ازاي كتابة مجيزة اشراق دي ازاي كتابة في ظن الايه العديد فبعض العامة بيخلي المقصد بياخد حالات في علم مصودة وهي لوحدها بتيجة يعني انت رقبت تدرس ده ازمان انا بتعدي عموصة بس انها مرتبطة ببعضنا وكان زينه كل مقص كل مقصد من منزلت في منزلته عند التزاحم يعني التزاحم مثلا الدين مع النفس او الدين مع الكزا الاصل ايه الدين مقدم على الاسم البيت بس ايه حاجة مع حاجة يعني مثلا ايه زنا أصدت مثلاً إيه؟ يعني الواحد من العشر زنا أصدت واجل معايدة مثلاً اللحنة مثلاً هنا خطورة الضرورة دي فهم معلم مهدم ومعارفة ترتيب الواجبات والمستحبات لتقديم الأقرى دليئاً الأكثر نفعاً على ما سواهي الواجبات نفسها مرافق فالصلاة نفسها نفتبتها من أعلى الواجبات اللحنة واجب ويجب الواحد يخشى اللي هو يأسى ومندقه وكذا وكذا ولكن هي مرتبة تقل من من, من الصيب فتلاقي مثلاً مغرب عمال يجوز مثلاً اللي هي في حالات صح؟ زي الجيف مثلاً لو في الوقت ده أني عود تلقى بالصيب؟ لا عشان المراتب نفسها مختلفة فايه الواجبات؟ مراتب ماشي؟ فدي مهمة تبقى مهمة عن التعاوض ومحرمات مراتب عند التعارض. وبرضو ايه المستحبات نفسها مرافض. ماشي? واحدة. احنا بنحرص من باب التربية على فعل الواجبات كلها طبعا الاساسي والمستحبات كلها. ماشي? ولكن عند التعارض زي ما هو اللي واحد دخل المسجد تحيط المسجد ولا الشرط. عند التعارض. الشرطة بتصبطه ماشي? طيب. <تصفيق> كما موجود هؤلاء الحلم غيرها؟ لا في الأمور الثانية رضي موجود فعلاً أكثر التقديم الأقوى دليلاً الأكثر نفعا على ناسهم ومعرفة المصالح والمفاسد برضو ايه؟ وصول الفطر باب المصلحة المرسلة وباب سدة ضوائع وفي حالات تانية في, في, في العلم تسأل في المصالح والمفاسد وتقديم ايه؟ على المصلحة تانية ندر أقل المسائل، معرفة المعتبر منها في الشرع مالج، المصلحة مسلة في منها مصالح يعني أصلاً مش مسح مسلة، في منها معطاة، في منها هي مالج، الحاجات كلها مهمة، معرفة درجات المعتبر لتقديم ما يستحق التقديم أدوتاً عن مصلحتين متعارضتين وفي نفس الوقت معتبرتين. يبقى وبأني المصلحة أكبر عشان أقدمها، فهم كن صار عليها ولا؟ زين طيب. ثيروابحاجة مواجهة خصوم الشريعة الإسلامية الذين يزرعون أن الشريعة لا تعد صالحة للتطبيق في, في هذا الزمن وذلك ببيان قدرة الشريعة على استيعاب حاجات الناس في الحاضر والمستقبل وخد على. وقدرتها على حل مشاكل الناس لما مع نصوص مع الوحي وعمل الصحابة والتابعين فهذا لا يتم إلا بمعرفة أصول الفقه والقدرة على القياس والتخريج والإحاطة بطرق بطرق أسلوبات من وخصوص وعموم وإتقان وتقييد ونحو ذلك مما يدرس في أصول الفقه ولو صار الناس عن راسله هذا العلم نسكت لا واجتهاد ووقف الناس عندما اشتملت عندما اشتمل عندما اشتملت عليه كتب الفقه القديمة التي كتبت لتستوعب مشاكل العصر الذي هي فيه. تمام. يبقى باقي المواجهات خصوم اشتري على استناد. زي مثلا اللي هم اللي يزعموا أن سلام تعادل صلاح التضيوف هذا زمن الأسف. بعض الإخوة اللي هم ما تلاسوش خصوم الفقه مسطحين. هم بعض الأطراف اللي ما تسمو سلطان. هم مسطحين في الفن. يفعلوا أفعال تسيره بتلسيك بالإسلام ليه؟ لأنه مش دورة أسول الفخد هو يريد الاتباع و هو في الحقيقة مش متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فعشان تقوم بتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحق ما يجيش في حالة هي مصلحة والسلام ترعليها بدعة و أنت في الحقيقة إيه؟ خلفت الاتباع وبعدين لو هي أصبها في الشرع عند الله عز الله مصلحة والسلام أنت خليتها بدعة فأنت خليت اتباع لو صالح في الحقيقة في نفس الوقت عملت ايه في نفس الوقت اساءت الدين انت خليت الدين مش مش صالح لكل المؤمنين خليت الدين معقد خليت الدين كذب طبعاً لو انت مشيت في الطريقه دي بدون طريق صحيح أما لو انت لو هو عالم يعني اللي اكتب كده وهو بذل نفسه وخلاص ده غلط ولكن في المشكله اللي يجي واحد ما وصلش للعلم مشهان ويقول على حاجه هي في الحقيقه مصحى بالسلام هو في ايه مثلاً ملها مفهوم معانا وهكذا ففي حاجات كثيرة اصول الحق بقى ضد ضد المبادئ بحيث ان انت ما تتلخبطش على التفكير ما تدوسش على في ناس بعد كمان ما تقدر على الدفاع عن الانسان قلنا لما يجي اللي بيبيعوا بقى السلع تقول وكذا وكذا انت فاهم قصدي بقى تقول له لا لك يعني مش هتعمله كذا تقول لا بس بردو تفعل نصول بضغط شرعي فلما ييجي مسلا ربنا المحرم المحاكم ديه حرامها وضررها وليكذا وليكذا فربنا حرامها عشان ضررها في الاخر المجتمع الاولى دي اللي يلقاش فيه مسلا الريمة عشان بيه بدأ ضرره واحدة في نراها خمسة وعشرة. وربنا اقل كده فانا بتابع القوان لان ربنا خالق الخالق هو يعلم اللي يصلح الناس وكذا وكذا وكذا وفعلا بقى الريبة بقى نكون بقى مع كده عمد الفهم واقع الريبة بقى ومشاكل واحد انت 4-10 في التنافح والدافع عاليين مش طيب وطبعا الموضوعنا احنا شايفينه دلوقتي جدان في زماننا عشان زيان انتم شايفين ليه الدنيا خربانة مش طيب خمس حاجة حماية الفطيه من التناقض فالفقيه الذي لما يتعمق في دراسة هذا العلم تأتي فتواه متناقضاً يفرق بين المتماثلات ويسوي بين المختلفات وهذا يبعث الثقة فيما يقول ويسير إلى الشريعة ويقلل من, من قيمتها في نفوس الجاهلين بها من المزلمين أروابهم وأما من أحاق بالأصول الفقه الأصيلاً وتطبيطاً فأنه يبرز الوجه المشرق للشريعة الربانية ويكون بفتاواه وآرائه داعياً اقتدانياً مراقبا فيه ذباً عنه شروع, شروع هالأعداد طيب دي نقطة برضو مهمة اللي إيه؟ الفقيه حتى لو درس فخه ملمز وفخه ديبقى متناخد فأراد في الفقيه اللي هو ما تعمقش في دراسة هذا العلم اللي هو أصلي بتلاقي في الآخر بسبب ما هو ما درسهاش بالطريقة المنضبطة تلاقيه في فتاوه كده المتنقل. ماشي؟ فيفرق بين المتامتين وبيسوي بين المختلفات وأصل القياس اللي هو إيه؟ لا ي لا يفرق بين المتامتين ولا إيه؟ ولا يسوي بين المختلفين. فلا أعدا ضبط للقياس تلاقيه يفرق بين المتامتين وبيسوي بين الإيه المختلفين. وهذا يوضع فصقا في ما أقول ويسوي الأشفر. طيب؟ يعني أمثلة من أمثلة مثلا مثلا مثلا إلى بعض الأخوة مثلا يقولهم يقول الصلاة أخطر من خلاص الرقعة. ماشي؟ مستدرك ايه؟ مستدرك حليس السيدة عائشة اللي هو اللي بي الصنام يمازد عن ايه؟ واحدة وعشرة رقع. طيب يجي بقى ايه قصول الفقر يقول ايه؟ طيب النبي صلى الله يسلم فعل فعل ماشي؟ ودوم على اللي هو ما يمازد عن ده. الفعل ده في شروط البدعة ماشي؟ ممكن يكون لو, ما عمل لو عملت غيره البدعة ممكن لو عملت شروط هو مش بدعة ليه عشان في حاجات طب نعرف الكلام ده ازاي؟ هنيجي لايه حاجات اللي بصلاح ما وما خدناش بيضعة زي مثلا حاجات معين وحاجات عملهاش كان بيضعة في ضوابط فنيجي تشوف نعرفها زي بفهم الصلاف الصالح طبعما يلاقي الصحاوة في الحديث الصحيح فهم <تصفيق> ان الفعله من باب الافضل مش من باب ان انت ممتعش ما تعملش غيره ففيه <تصفيق> السنة كده لا اي سنة فعلية اما من باب الافضل اما من باب إن انت ممتعش تعمل غيره صح؟ فنعرفنا ازاي؟ لا افهم حاجات منها فلا نصالف الصالح فلاقي من الصحابة إيه؟ سيدنا عمر الخطاب جمع الصحابة لعيش الراقعة يبقى في الوقت انت عايز تتابع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كان بيصلي مثلا كان ثلث الناس ماشي؟ وكان بيخشع فيه وتضبام يبقى طول القراءة والتضبام فايه فدي مسألة مثلا فنيبي من الله إثناء الصلاة في الصالح إثناء الصحابة ما مش الأحاديث بس إثناء الصلاة في الصالح وما في خبر إثناء الصلاة في الصالح إذا إثناء الصحابة في الأحاديث الصحيحة اللي سيدنا محمد صل الله عايز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعنده إيه عنده حاجات أول حاجة طول قرعة في رمضان تضرب تالت حاجة حداشرة فالأول جمعنا على حداشرة ماشي؟ طيب لا الناس مستقرة الموضوع وفي تسلق مش عضو يعملوا الصلاة من الله فعنده عند الصحابة اللي طول القراءة والتضبر أهم من الايه؟ من عدد فخلاها الشيء ولا بيوكل عليه أحد من الصحابة لضغط العلماء أهلا إشمع سبوتي لضغط العلماء الشافعية أو الحنابلة عنهم السنة عشتين ألا فيه حتى يقول عليكم سنة وزمتهم بغضاء عشان يوم هاي يوم معا تعطي عليهم الدمجين لما سب السلالة عمر ونقردار عشان يوم هاي يوم معا وذاللي مشى عليه أهل المنكة اليوم أهل يوم هاي يوم هاي يوم هاي يوم هاي يوم عند الايه الشيخ الغزالي واشاره تاني الشيخ للسنة 11 والاسم رفع على التاسم الهاكله دي هو حقيقه وده فيها بالصلاه فدي الحاجات دي بتقاطر من يجي بقى واحد مش دارس اصول ما سمعش الا كلام الشيخ الغزالي كنا مثلا الشيخ الغزالي عالم مش تهله عصابه او افلاق خلاص لكن هم يجي بقى يتدعوا ويدعون ويتدعوا ويقولها مش عارف يعمل ايه ويقنعوا بس هو ينفع والشي في الإسلام بالنص؟ قال من ظن أن قيام الليلة يزيد عن 11 رفع فقد أخذ للنصر كدو قالوا فهم السبب الصالح والسعادة والأفضل 11 رفع على لكن إنت لو هيتعرض مصبحتين مصبحتين مصبحت القراءة أو مصبحت التضرب مع 11 رفع مع مصبحت الظروف الناس بتصلي تعمل رفعات الناس بتصلي على 6 رفعات فحفظ بقى تصلي وعايز تجمع بالاحاليس الجوان من قوى عالين حتى نصلي فكان انا قام الليلة كله فهنا تعارضات ففي الاخر انت بتقدم ايه؟ المستهل اكبر من اشترع برضه كل الكلام ده بتعارض من اصول يصفخه باب البدع ده اصلا مال اصول فخي السلطين ما عارفوش حاجة باب البدع انا من اشتطيقه اشتطيقه اصولي وجاب الكلام في الاعتصام من اصولي مش من حاجة تانية فباب البدع على اصلا من اصلي فخ. اصول فخيه ومن المش فمان. لكن هو أصلاً في الأصل وصل. مش فيقول وأخيراً النظام ما علشان يعني إيه في حاجات إيه وععني أصلاً في الاجتماع إخواني نزلوا من زمان من بعد عشرين سنة فقولوا لكم عشان حاجات هاي بقى بتدرس بتجتمع وأخيراً النظام النظام ما يشفع ما علشان تعمل خلاص بساعي أنا بعد الشيء دي استشركو يعني إن شاء الله يميدي يميدي يميدي هو خلصنا دي هما نقطة خمسة بس بعد الحاجات كندم كثير من الناس أن أن أصول الفقه تقتصر فائدته على الفقه في المسائل العملية والحق خلاف ذلك فإن فائدة هذا العلم يستغني عنها المفسد والمحدث والمتكلم والباحث في العقائد وكل من يحتاج إلى فهم نصوص الواحد والاستبلال فإن هذا العلم عبارة عن قواعد من الفهم الصحيح والاستبلال الصحيح والجمع بين مظاهره التعارض، ولهذا نستطيع القول إن تسميتهم لأصول الفقه لا يعني اتصار فائدته على استنباط الأحكام الفقهية ماشي؟ ولعل الذين سموا مؤلفاتهم بالأصول من غير تقييد بالفقه لاحظوا هذا الملحظ فعمموا ومن هؤلاء الغزالي الذي سمى كتابه المستصفى من علم الأصول والرازي سمى كتابه المحصول من علم الأصول، ولم يقالوش أصول فقه فالبيضاري سمناه منهاج الاصول في علم الاصول بالشوكاني سماه برشار الفحولي الى تحقيق الحق بالعلم الاصول والناظر في المسائل هذا العلم يجد كلامهم عن وصول التفسير وصول الحديث الى جانب طرق الاستنباط والمديلة الأقلية البستكالات التي يستوجد الحاجة في إله المفسر والمحدث وغليم دي مسألة مهمة أولاً الوصول الفقه مش ما يحتاجوش الفقه بس الوصول الفقه يحتاجو ايه؟ انها نفصل القرآن ليه عشان استنبت سيكون أصول على قواعد اللي انت بتفهم بها القرآن فازاي هتفصل القرآن وانت مش فاهم القواعد اللي انت هتفهم ديها القرآن القواعد اللي انت تستطلب بها الاحكام نتقول معاً حا إزاي انت هتفصل مت مش فاهمة الاحكام المفاء فكل المفسرين دولة عارفين أصول الفقر ولكن اللي دلوقتي بيشتغل بالتفسير بس من هو أصول الفقر لن أنا سموش مفصر اسمه واحد يقرأ التفسير وشرط في التفسير وحافظ في التفسير لكن عشان يدقى مفسر خطيري لابد من كثير من علوم الألاتي ومن أهمها سنة يفهم معاً برج المحدث اللي هو بيشرح المتون اللي بيشرح المتون ده الحديث ده مرحلة مهمة جدا مثل ما الفقه عشان قواعد فهم القرآن السنة قواعد استنباط الأحيان من القرآن السنة ما هي تقصر الفقه فلو انها مش عانا في القاعدة هترفع من الحديث بطريقة سطحية وانده مشكلة كده في الساحة اللي بالإخبار بنوح ودخلين على صحي مسلم وصعيش بخاري وكتب الحديث وهو مش دارس علوم الآلات ومش دارس وصول فطرة داس النغة دا بتبقى رغبطة في بقى رغبطة واضحة قوي اللي هو اللي قولك بقى ايه قصد الجمعة واجتب على كل محترم فتبتعرف التصار المحترم ده اذا احتنامت فتتصل لجمعة وفي رغبطة بتبقى ليه الموضوع ده كل بقى على حسب مرات اللي ايه دخل في بتاع في ايه في الشروح دي من غير ما ايه ما يدرس العلوم اللي ده من غير مظبوط ماشي فطبعا انت كده ايه يعني وده حاجة حصلت يعني مش مش حكايه كده مش حقيقه فطبعا برده المتكلم اللي هم بقى المتالعين والكلام الكلام احنا مش مشكلة في اول باحث في العقائد البحث في العقائد المرحله الثالثه والرابعه ضرورية فيها علم الفقه العزو للجنه ده اصلا علم فصول الفقه بس انا فصول الفقه مهمه جدا مشكلة علم يا أخوة ده في, التل... اللي, في اللي هو عباره عن النقاش مع أهل البدع النقاش مع أهل البدع ده المشكلة اللي في الإخوة مش مشكلة اللي في الإخوة اللي بيصو عقيدة مالحالة 3 اللي هم في منهم ناس بيخدش عقيدة 4 و من غير مجلس فقطة ولا حاجة أنا علم الأدد oldie ويخدش عقيدة 4 و4 حتى ولو تاني أو تاني و على و4 لا إيه خدش عقيدة مالحالة 5 و4 ؟ جاي يا كتب بشوف الإسلام الرد على المتخصصين في كل فن. كنت مشهور اسمع. عبارة عن الرد هو واجه نفسه لِأيه؟ لتصبيط الأخطاء، الأخطاء اللي في اللي في الحاصل بتعبون. فالمتخصص في النصارة رح رطب عليه. المتخصص في فلسفة النصائح رطب عليه. المتخصص في كل اللي عن البناء رح رطب عليه. والمتخصص في الفتق رح رطب عليه في حالات لو شافه غلط فيه. المتخصص في النصورة هو هو طب بكل فهو كلها عبارة عن رطب محاوران. فكنتين تبيها. وانت ما تعرفش أي حد أي حد. يجي واحد بقى من الاخوه دي قال واحد من على الدين التكفيري ونفس واحد من اللي على الدين المرجئه فيقول لي انا حسيت ان الشيخ الاسلام ده كي. هو هو كتاب اللي... شفه الاسلام الثاني ده جاب كتاب شفه الاسلام هو بيرد والثاني جاب كتاب شفه الاسلام اللي بيرد على فلا هو بقى مش دارس مرحلة ولا مرحلة محر... تانية محر... ولا مرحلة تالتة وكمان دارس علوم الحياة ودارس نصفه من الكلام الزاي ودرس كذا كذا كذا عمره ما عرفش أي حاجة. هنطفش ولا بقى ويبقى العذر بالجهل بقى وتوعد الطوائف والتبيني وتوعد مشاكل توعد إخوة وتوعد تكفير وجمع الأسماء ووجهت كل ده المشكلة فيهم ايه قلصت المشكلة اللي في يومنا واحد أشر على ثلاثة ولا عقيدة ولا درس أي حاجة مني. غضبتهم. قسيمه ده ده هو التخريج بتاع مش ممكن النهارده قلت حاجه بسيطه ده مش هيخش فيها هو فيه ما ده بس الاذون طالما هيقول اوتخد يقلد الاعمال الان وزي كده بقى والله كان تكفير بقى تاخير كان هنسمى بقى لسنه ماشي عامل ايه على التخريج وخلص ماشي برده وكل ما يحتاج الى فهم وصوص الوحي والاستدلال ده قلت انت عايز انت بنفسك تفهم قانون السنه والسنه ليه فإن هذا العلم عبارة عن قواعد في الصحيح يبقى يعني نقول عليها قواعد الخمسه كويس في الصحيح اول حاجه تفهم صح ثاني حاجة ايه تستدل صح ماشي والجمع بين ما ظاهر التعارض ومحصله الحقتين وراهم تعارض تعرف تجمع علينه هو بيعلمك كده ولهذا نستطيع القول ان قسمه الاصول الفقه لا يعني اقتصار فريضته على استنباط الايه احكام الفقه العاديه لا ممكن ماشي طيب ممكن الصادر من كتب كيفية كيفية؟ استحيان؟ تسعة عشر عشرة بسعة عشر نجد ثلاثتين لا لا شايف نجد ثلاثتين ليه؟ سبعة, <عميسة. تصفيق> سبعة يعني يبطلين نتمنى هو آآ بكدة كتبه طيب تحكي إذا ألم محمد بصت عنده حق تمام بس على وشهم كانت كويسة وقت ما انت بتكلمني بس بعديها بره ساعه بره فانت خلص بال وبعد كده اجينا تخلص بس الفل طول بقى معلش فانا بصت خد مننا يعني بصوا ساعه ده انا بص بقى ايه ايه المره دي معقوله ولا يعني بعرفها صح ما انا خليني خلاص اسم ده نخلص مرة جاية الجايه ونخش بقى في الايه في في اي تعليق في اي حد عايز يعني اغير الطريقة اعمل كذا انا بصراحة يعني انا وصلت بالدرس ده عشان اول حاجة العلم الحاجة التانية اللي احنا بتمعنا مع بعض ويتقفل كده ايه نروح للخورة ترجع تاني عايزين نروح للخورة ترجع تاني شو رفع اللي احنا فيه ده الفترة اللي احنا كنا فيها دي كانت فترة يعني ايه فيها يعني امن الدولة ومشاياة الزروف وده يعني عشان نوصل من المرحلة بقى لان ننفع الام ونفيد لازم نبقى احنا في ذاتنا واستسام ومتماسكا. ان الصحابة النبي الصعم وراح مدينة اغفى بين المهازين والانصار وفيه روح كده يعني ايه الرابط الطوي لاخرون. فاحنا عايزين الموضوع دا يعني أنا على نفسي والله يا سبحان الله يعني أنا النهار دا ربما الحاجات اللي أنا موصوب فيها اللي أحس كده اللي إحنا إن شاء الله هنرجع على في الموضوع. <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني أهو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء التماسك يبقى قوي. عزينا نرتب في حاجات فيها أخوة ما حدش يتعامل مع الموضوع تلو أي كلام واللي إيه يا معنى؟ كل واحد يضعف. انا فترة مفضلات قدس متخيل ما يحصل ظروف فترة في اخر فترة فما حدش يحس يعني عشان ظروف ماشية. لا كل واحد هيضعف وهيلاه اللي يحتاجه. وبعندش هلاها حتى يضعن نفسيا. فايه? فكل واحد كده ايه? ما كلنا لنا مع بعض هنعرف نعين بعض. وقت الضعف ايه? الناس ايه? اتلاقي نمس. ماشي يا شباب? ماشي يا محمد. انا دلوقتي ساعه اتوقع تطويل لو حد جاي او كنا معزومين انا كان خلص اخلص المؤتمر